سورة سبع صفحة أربعمائة وثمانية وعشرين سورة سبع صفحة أربعمائة وثمانية بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض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 قُلْ بَلَا وَرَبِّهِ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْدِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ هل عندكم عالمي ايه؟ عالمي, عالمي حفص عالم نافع وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ليجدي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم آخرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب فَأَرَأَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْذِرَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى أَصْرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُنَبِّئُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ قُلْ هُوَ مُزَّقٌ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ كَفِي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جنة بين الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلبهم من السماء والأرض انما نشاء نسخث به والارض او نسطع عليهم كسفا كسفا من السماء ان في ذلك لآيه لكل عبد منيب كسفا انذاك نافع كسفا وحفص كسفا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اعزنا الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض قال الحمد والمدح والشكر لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فهو الذي يستحق والحمد لأنه مالك ما في السماوات وما في الأرض كل شيء في السماوات والأرض هو لله هو الذي يستحق الحمد. هذا الحمد قال concentر الحمد في الدنيا وأيضا وله الحمد في الآخرة لأنه هو المتصرف في كل شيء وذبايا على الناس وذبايا يشبر كل شيء وهو الحكيم الخبير يعني في كل ما خرقه يجو في حكمه ويكون فيها وهو الخبير يعلم كل شيء ويعلم كل شيء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها الله بيعلم كل شيء بيعلم أذيب خلف الأرض نحن أدرح أنك ما ضيع واحد شيء كما يدور الله إذا ظاهر كما الدفن خلاص حم الله في الأرض كلها أي حاجة تدخل في الأرض بيعلمها كل شيء يعلم ما يلجي أن يدخل في الأرض يعلم ما يلجي في الأرض يعني أي شيء يلج في الأرض بيعلم أي شيء حتى ولو قالوا دفرات لنا يدريبا دي تدخل في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وذي يخرج منها وذي يخرجون الناس من الأرض ماذا الحينة لو يعني يخرج أشياء كثيرة الماء ذي يخرج داري بها الله كل ما يخرج ويدرب المعادن, المعادن. ويدرب البسرور ويدرب كل شيء يخرج منها يعني, بيحط يعني بيحط علمه في دناء حاطة بعلمه بكل شيء أي شيء يدخل في فالفاوذ يدريب أي شيء يخرج منها يعلن به وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كذلك ذيب ينزل من السماء بيعلمها الله أيشه هو وكيف الله وكم قدره يقومه كل شيء عنه ويعلم أيش كهل ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وذيبي صعد في السماء أي شيء صعد في السماء يزال فيه الرجل مثلا مثل الملائكة والأعمال دي وكذلك أي شيء يصعد أي شيء يطلع في السماء أو يطير أو يعلمها الله ما بيشي يخفى على يعني ما بيش مكان يمكن أنه يكون خفي على الله سواء في السماء أو لا مدفون أو لا نازل أو طالع يعني ما بيخفى على الشيء وهو الرحيم الغفور وهو الرحيم يعني مع هذا أنه يعلم كل شيء يعني في ذنب حيث بنا وداري بنا وداري شيء هو رحيم وغفور فلذا ما, ما بيأخذنا على معاصينا يعني بلا يبيعصي واحد وقال عاقبه لا الله عالم بكل شيء يعني, يعني عالم قبل أن تفعل فإذا ما بلايش سكوته على يعني وإمهاله إنما هو ليش رحيم والغفور بيغفر إذا رجع إذا سابه واحد وقال الذين كفروا بعد ذا كله بعد هذا الأمر يقول من يعني بعد كل هذه الاشياء وكل هذه الحقائق بيقول لك كفروا لا تأتي الساعه قالها ما هي جايه ما جاي يوم قيام ما جاي بس قل بلا قل الا هذا اللي بيقول يعني ايش للنفي الكلام يعني احنا بلهجتنا بنقول الا قل الا باتي قل البراء ايه يجاب الكلام ده يا شيخ دي, دي نفر قالوا ما هي جا ساعتها الا يعني يعني ستتاتي الساعه قول بلا قال اقسم لهم بالله قول بلا وربي لا تاثينكم عالم الغيب والشهاده يعني عالم الغيب يعني يقسم بالله هذه علم الغيب الذي لا يخفى عنه إيش. لا يعجبه عنه يعني يقسم بالله وهذه الاشياء الصفات اللي قالوا لنا عالم نفسر لله كذلك قال في قراءة حفظ عالمي وقل بلا ربي لا تأتي أنكم عالمي يعني يقسموا بربي عالمي الغيب لا يأجب عنه مثقاله وكذلك على قراءة نافع ما بلا يقولوا القطع إلى الظهر وقال فيها اهتمام بهذا الأمر إذن يقسم لهم بالله أذيه عالم الغيب أذي لا يخفى عليه شيء لا, لا يخفى عليه مثقال ذره في السماوة ولا في الأرض ولا بالشيء الله والله عالم به فقسم لهم بها أنها آج أنها تأتيكم الساعة يعني بيّن لهم هذا الأمر هذا وهذا فيه يعني قلنا لكم من رحمة الله يعني أن هذا الأمر ماهو سهل الساعة بيّن لهم وقسم لهم وأكد لهم وضع لهم بكل ما يمكن بجلي عرفه جليد يدرى أن الأمر هذا ماهو سهل قال, لا قال قل بلا وربي لتأتي لكم عالم الغيبي وَلَا لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْكَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ قال ما يخفى عليه ما يعزب عنه يعني يغيب عنه ما يغيب عنه ولا يخفى عليه مثقال ذرة يعني, يعني ولا شيء قد عبر الناس مثقال الذرة لا أقل الحاجة قال ما يخفى عليه ولا يغيب عنه مثقال ذرة ولا, ولا تذيئ مثل الذرة في السماوات كلها ولا في الأرض ما يخفى الله شيء ورجع قال ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب المبدع يعني بيبدا كلام يستانف نعم نقول ولا اصغر من ذلك لا نعتفع على الكلام السابق احسن من ال... ها اصغر انت ولا اصغر من ذلك ولا أكبر يعني ولا اصغر من لا أصغر من ولا أكبر يعني ما هم بالذره وبس ما بل يعني قال لا اصغر من الذره ولا أكبر منها ولا أي شيء الا كتاب يعني الا في الا في إلا معلوم عند الله هذا معناها الاجمال ما لا اصغر من الذره ولا اكبر من الذره ولا شيء الا هو معلوم عند الله ولا اصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين يعني ولا اي بيقول هنا لا نافها الجنس ولا أنا في الجنس يصبر يعني يرتفع ذي بعد ها اذا يتكرر بجذل الغاء وجذرة في عادة قالها لا أصغر ولا أكبر إلا في كتاب مبين إحنا قلنا لكم الكتاب هنا المراد بها إلا في علم الله لماذا قالوا يجيلها الاستثناء لا أكبر ما هو كتاب لا لا قد عندك ما به لا أصغر منها ولا أكبر الله هو الله عالمنا لماذا لا تقصفها؟ قال لحين في كتاب يعني يعزب الكتاب إحنا ما هو كتاب لا يزب عمي عنه مثقال وزرة ولا قال ولا اصغر ولا ولا اصغر ولا اكبر الا في كتاب بعد عزف بالكتاب يعني قالوا قالوا عندهم خير الاستثناء يا العطف الاستثناء حين قال الا اذا ما بشيء اصغر وقال ما بشيء لا في كتاب قلنا رقم ان نقول الا في كتابه وبين يعني الا والله اعلم ما ايش ما هو ضروري في كتاب انهم مسجل مكتوب في كتاب لا. لا. هذا هو المعنى ذي هو الطبيعي وذي هو موافق للعالم معاهز يكتب لنا ذي كلها بكتاب وشال فائدة فهنا أراد ولا, ولا بالشيء إلا والله عالم به يعبر عن علم الله بالكتاب في كثير من الآيات يعبر عن علم الله بالكتاب ليش يعبر عنه لأن الكتاب عادة عندنا إذا كتب واحد فيما عبي إنسان ولا عبي عبي إنسان يمسجل ولا شيء يمسجل عند ربي يعني الله عالم به فعبر عن قوله في كتاب عبر بقو... قوله في كتاب مبين يعني في علم ان الله عالم به ما بلنا افادنا معنى جديد بدل ما يقول الا والله يعلم افادنا إنه معنى ان الله يعلم به ولا عده ممكن يزور علم ثابت مثل لا سجل سنته ولا حتى ما بلنا لان اكثر ما يحفظ الناس الناس ما بلنا بلتسجيل فقالها أيوة. قال هذي بيشهم الناس انهم ما بيشتغل واحد اشتغل داد اشتغل اشتغل لا ينسى فانك سجل في اشتغل يعني ذا الحين عبد الحين قول ايضا في يعني قول بيوسته قوله في صوت وصورة قال ها كل شيء كذلك ما يعني ان الله عالم به كدو معروف عند الله لا اذا ان لا في كتاب مبين الا في علم يعني هو علم واضح ولا في اي اتباس ولا في اي اختلاف <تصفيق> من بين الأفعاد لا مهم ليس إلا كأنه ظاهر ظاهر <تصفيق> لا يوجد لا يوجد إلتباس ماذا تبين هذين؟ عادة يقفل الناس في إلتباس يعني عادة عادة يقفل الناس في إلتباس ويسجلها وتشجيل ومحجلها بتلائم <تصفيق> الزاق يبين إلتباس هذا إن الله يعلم علم لا يمكن أن يكون في أي إلتباس ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذن ليش هذا الكلام؟ نحن بيقول قال بلا ورب بلا لا تأتي لنا بل يقسم منها ترجع الساعة ليش ليش يعطي يوم القيامة ولا يوم تعطي الساعة؟ قال ليجي الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ قال ليجي له المجازة بل, يعني بل قل أقسم بالله أنه باي يأتي يوم القيامة ليجي له يجذي الأيش؟ كل من ما عمل اجل الذين امنوا وعملوا الصالحات يجزين بعملها يجزين بلاش بالخير ورجع بقول الذين يعرفون في اياتنا اولى سلام عذاب المريد الالم هذا المقابلهم قالوا بعضهم ان هنا قال لي اجي يعني قال فمن الجواب يقولوا ما هي جاته لا قسم ما باتي يعني ما دار عليه حتى فيه استدلال اكثر يعني قال الاستدلال من في النفس لان العقول العقول كذا بتدرك هذه الاشياء ان الإنسان ما وزاب ان الله خلق البشر وجيبانهم ظلم وجيبانهم هذه الاشياء ولا جه ولا جه انصاف والله إن خلق الناس وجي واحد يظلم واحد و عليه ويقتله ذا ولا جه انصاف ولا شيء فقال هذا بس تيجي يعني هذا ثاني شيء اقلي ما يعني تحصل هذا الشيء بدون ايه ما بس وذي يعمل وذي يطيع الله ما هو سابره جهو مثل ذي هو وبيجي يطيع الله ويزبر كل شيء ويموت ما هو سابره وذي هذه يعصي ولا يباليبه ولا يخلي يعني انتهت كل محرم ويبتل ويزبر كل شيء ويسرق ويأخذ أموال الناس وينهفه ورجع يموت ما زجال الشيء فذلك الظروري به يتجازوا على حسب أعمالهم هذا حتى بعضهم في كان يدركوا انه باجي ايام من هذا الشيء يفكر القرآن ويقول إنه يحصل هذا الشيء ولا يجي آيش في إذن حتى هنا يقول إنه باي يحصل أبي جاعيش ضروري هذا الشيء إنه يأتي يوم البيعام يجي إنه إيه الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجدي آمن وعمل قال يجديهم أولئك لهم مغفرة ولذن كريم أولئك يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقول له هذا البلاغ حيث يقول يعني يديهم كذا ما هو انه يعني نبه هنا ان السبب قال لهم مغفرة ورزق كريم السبب كانوا اولئك يعني كانوا هذيك امنوا وعملوا الصالحه الحين يعبر بهذا الامر يعني يعني اللي امنوا وعملوا الصالحه يعني انهم ترتب على العمل ما هو كذا ما بشيء ما هو عشوائي انه بيترتب على الاعمال هذ يعمل ويامن بيامن ويعمل الصالحه هذا اللي باجي له مغفرة ورزق كريم ما ما لا ينفع إيمانه طلب يسكين لا ينفع أجل الإلهي نعم فنريج مع بعض الأمرين والعمل إذا بإيمان وبغير عمل ما هو وعمل بغير إيمان ما هو نافع هذا اليوم إذن باعته يوم القيامة رجل إيش رجل إتجازة الذي آمن إلي جزي الله الذين آمنوا من الصالحات رجل إيش بالمغفرة والرزق الكريم والذين سأوا في آياتنا معاجزين أولئك رهم عذابهم ال أليم مقابلهم قالوا الذين في اياتنا معين يعني حتى قالوا بقولوا سعه تمام يا شباب بسرعه بقولوا قال هاوا الذين سعوا في اياتنا يعني يسرعوا في اياتنا بالتحدي والمعارضه الذين يسرعوا في اياتنا يعني يتحدوا اياتنا ويكذبوا اياتنا ويعارضوها بسرعه يعني حتى ما بيحاولوا يفكروا فيها ولا يت ولا فيها قالوا هذا اللي سامر بسرعه وقالوا سعوا ان الساعه والمجيء قريب يقول الساعه لين صار المروه قال والله الذين تعوفوا اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من ريد الذين ما الذين تعوفوا اياتنا في معاجزين يعني ايه هو معاجزين يعني معاندين ومعارضين لهم مع... عذاب من ريد عليهم قالوا الريد يعني بده اشد العذاب بعض يقول ريد الحلاقه اللي فيه هذه في خزي وفي قهر وهذ لا خند في خند من قبل بده بعدين بيصير الابدي الفترة... يعني العذاب الشديد وبعدين بيقول العذاب ذي في خند وبعدين ذي فيها ايه في... ايه في شده في ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحكيم لكن قال ذي يعني العلماء والمتعرفون قال هم بيروا أنه يجي عليك هو الحك قالوا أن الذين أوتوا العلمة حتى ترجح العلماء والعارفون من أمتك مهم يدفوا، أنه يمنذر إليك أنه هو الحك وأنه يهدي إلى خراط العديد الحني وبعث مبسرها قالوا أن الذين أوتوا العلم أنه يمراجبه علماء الآيشة، اليهود والنصارى العلماء منهم قالوا مهم بيروا أنه ينشيه أي حك سوى آمن ولا ما آمن الآن يدروا ويرى الذين اوتوا العلم ويرى اوتوا العلم الذي الذي هو, و... هو ويرى العلم الذي انزل اليك الذي محل الاول الذي انزل اليك الحدا ان هو ضمير فاعل قال وهو يهدي الى صراط العزيز الحكيم بيرى انه هو الحق وان الذي يهدي الى صراط الله العزيز الحكيم وقال الذين كفروا ها ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزجتم فل ممزج انكم لفي جديد تعبني بتماخروا في عند ما يكون في مجالسهم بيقولوا ها قد علمته اخبر لكم بحاجه يعني بيقولوا اخبركم بحاجه بدكم مخبر لكم بحاجة عجيبة يعني بخبر عجيب قال قال ايش واشو ده الخبر قال يعني يعني ندر على رجل الله رجل مع حكايك عجيبة بيقول انكم اذا رجع نزقتم طحن الانسان وقد تراب قدوا تراب وقدوا في كل مكان قلت. انه برجع ايش يرجع خلق يدي يعني <تصفيق> ايش بيتحامل بقى قال ها غاروم تيوي يعني الكلام تدري ايش يعني على الله كذب من انبيائه وش ماله دي يقول هذا هو ما النبي يكذب على الله كذب اما الله. ما بله ما هذا ما, ما على الله ما هو جد اللي ما هو صد قولنا يقدر كذا ويقدوها أخبر يقدر كذا ويقدر أشياء يعني يقول لنا إذن هم منكرين أجد الإنكار يعني كأنه مستحيل مع العديئة يرجعوا فقالوا إذن هذي يقول كذا ما بلاياء ما شخص بيكذب على الله قول الله مجنون قال أفترى الله يكذب دري وجمه فأنا بيقول هو أفترى وبيكذب عمد الكذب على الله هو يعني عاقل وبيكذب او هو مجنون يا عليهم الله قال بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والثواب البعيد قال لهم فدي ما بال الذين لا يؤمنون بالاخره ورايت قال لهم في ضلال بعيد يعني ضلال عن الحق وعن الـ عن الـ عن الحق عن عن معرفه في ضلال بعيد يعني مسافات كبيره عن الحق قال لهم يعني لان بيقول هو كذا قال لا انت انتو زينتوا في ضلال قال قلت في الضلال لا ابعد الحد طب الدنيا يعني ايه بالذين لا يؤمنون بالاخره يعني قال لا ما هو قال وش مالك هو بكا يكذب والله هو مجنون ولا قال لا انتم الذين في ضلال بعيد لا تجعلوا من هذا الشيء هذا هو, هو امر ضروري هذا شيء مستحيل والعذاب قال بل الذين لا امنوا بالاخره في العذاب لا انتم اديب لي اذيب سيكون اذيب وكان اذيب انكر الجامع هذا بيرجع جير هيك انتوا انتم في ضلال بعيد لانكم للحين ايش انتم بتعرضوا عذاب جديد فانت في ضلال بعيد بل الذين لا امنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد لازم لا لم يعرفوا العذاب الذي يعذبوا يعذبوا ان ينتفوا بالاخر احسن يا هللا العذاب باالغايب ما الذين تطرون افلم يروا الى ما بين ايدهم وما خلفهم من السماء والارض <تصفيق> ترجع قال الله افلم يروا الى ما بين ايدهم وما خلفهم من السماء والارض قال ما بينتبهوا ما بينتبهوا الحين كل انسان يرى اللي قدامه كل شيء حوله كل شيء حوله الله سمعوا رأ... البعيد سماه عقوب لا, لا هو لا ما هو عقوب لا هم في الواقع ضالين تضاعوا وابتعدوا عن الحكمه سافات ما الحق معد... الحق. لما ما عدم هذا ويرجع يقولوها لا ما اكذب يقولون ذا ما يدري ولا انه مجنون ولا لا ضالين وبعيدين عن الحق ما هو ما هو دي الرسول الذي ما عنده له كذا ما ودي في قال اللي هو جاب يعني قال انتم ذي في فضل بعيد يعني دعامتوا له ما بعدت عن الحق مع يمكن تعرفوه كانكم بعيدين عنه نعم. قال افلا يرون افلم يروا ما بيستر... ما يرى العالم كله يعني كأن نقول ما يرى العالم كله في قبضة الله بيد الله وتحاكم فيه كل ما قدامك كل ما وراك فالارض كلها يعني كلها اب والسماء كذلك كل ما امامك كل ما وراك هذه امامك قال ما بين ايدين يعني ايش قدامهم وما خلفهم يعني وراك. قال نبصر كل شيء أمامك وكل شيء خلبك وذا تأتي الله بيد الله والسماء هذه أمامك والسماء هذه وراك كلها كلها تحت قدرة الله في يد الله وتحت قبة فلذا قال إذا هذا كلها إذا لي ما بتذلوا أنه جاءه قال وإن نشاء قال إن نشاء نخصف بهم الأرض لأن هذا الأرض يبتروها كلها محيطة بكم كل هذه قال لون نخصف بكم الأرض ما عم درجة بيستبعوا يعني إن نشاء نخصف بهم نسقط هذا بالنسبة للسماء حين قال ما بيروا إلى الأرض لهم فيها وإلى السماء يعني فأن الله يتحكم فيها وأنها بيدك كلها لو مثلا الأرض يمكن يخصف بكم الأرض يخصف يعني يجعلها الأرض يسين شيك وسبت هذا مثل ما فعل بقارون قال آج إن نشاء نخصف بهم الأرض. او نسقط عليهم كسفان او جتاء من السماء او او اسقط الله <تصفيق> يسقط الله مثل ذلك الكواكب يعني يبشر واحد له كيف كله في قبة الله يعني لو يختل اختلال بسيط من يجي يتدمر من يتدمر ويعرأ في الناس ما بلا ربي قابض ما ذكره فهذا التواجنة العين فما بيدروا ان الله هو المسحكم يعني المهم يعني اللهم أبلغ يفلتهم كذلك وبقيوا وانتهو إما يجعل الأرض تنتهي بهم تبتلعهم ولا يجعل تتصاقط عليهم من الكواتب وهذه من الأجرام السماوية أجل يسقط أجل السماء أجل. قال عليهم قطع لما إيش يعني نعم نتنهيهم فما يدال إنهم إن إن في خطر وإن الله المتحكم في كل شيء وإن القادر على كل شيء وإن ما جاءتهم سواشي قال إني شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً أو كسفاً من السماء الكساف يعني قطع فمن السماء إن في ذلك لآتا لكل عبد منب يعني لو يتأملوا في السماوات والأرض هذه آية لكل عبد بيمكن أن يرجع إلى الله وينتبه بي بيستفيد ويتأمل في الأمور ويرجع إلى الصوات ها بيستفيد من هذا العشياء ويرجع إلى الحق ولقد آتينا أعوذ الله من شفرين ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحبيب أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أغدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذكه من عذاب السعير يعملون له مَا يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وغليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ ذكر الله داود قال وَلَقَدْ أَعْتَيْنَا دَاوُدَ مِنْنَا فَضْلًا أعطينا داود فضلا أعطينا زيادة وشو هذا الفضل قال يا جبال وأوز معه احنا قلنا له جبال لا تردد الصوت، قالوا كما إذا سباح أو ذكر أو قال شيء قال الجبال تردد قالوا بعضهم ما كان بس هداء ما قالوا الآيات التي أجيلت منها براض هو إلا يستفيد منها، مثلا إما بعضها قالوا مثلا قالوا بعضهم إنها ندم على بعض الأشياء يعني بيتندم وإذا تكون مع تردد لما زاد حسرة وشوبها الزيادة شديدها ورجع إلى الله وبعضهم يقولوا نفسها التسبيح معه فانا جربت في تسبيح خمسه يعني ما ما جاوب الشيء ها لا يجيب السبب في تسبيحه ما ادري ما هو التسبيح لا تقول اذا جاء هذا الامر هو امر عجب ما كان موجود اذا قبلنا قصيده يعني ما غير النبوءه والله اشياء يعني ظهرات غريبه على يدي. إن اذا كلمة أن ترددها للجبال وقلنا لك بالصدى ما كان بشي ما كان لحينك كما يتحدث عن الجبال يتحدث صدى فما كان بشي ذا كلمة لما من عهد داود جعلها الله الصدى يعني أنها تردد كلامه يا جبال أولي معه يعني رددي رددي الكلام ذي بيقوله جعلها الله كايش تردد كلامه داود والطيرة كذلك بعضهم يقولوا بالطير إنها تردد معه وبعضهم يقولوا بالطير إنه يجيه معه والطير معه يعني إنها إن مرافق له كما ما شاء بيجي تسير معه الطير ترافق داود عليه السلام هذا من النعم الزيادة على داود غير النبوة وألمنا له الحديد قالوا جعلنا الحديد له ليهم يعني بيستر يسوي الحديد باي يقولي يعني اللي يشكل مثل حجو بحجينة بلا يقول بها الحجم أهزقص بيقول يسبرك كيف ما يبدو والله يجب أخلق بيسبرك كيف ما يشير الحديد ما بيحتاج الحين إذا حينه إذا يشتغي الحديد مثلا فرسة ولا مسحة ولا يسبروا بيشي بيأبوا نار ويحموه مدريه كام ورجع بعض المطار هذا قابل بلا كان بيسبروا كذا وذل حينه بيبذوبوه حطوا فيه ضوالب يخلوه مدريه كافي فقال الله بيجعل له الحديد من غير نار من غيره يلويه يسوي به كل من الحجب ولا حاجة بتقول سوي بها فعلى الله الحديد لين لا يحتاج إلى نار ولا مطارق ولا إلى مصانع ولا إلى كي وألن ناء له الحديد هذا فيها نعمة يعني لأن حتى استفادت منها بالرزق. في الرزق في الرزق جاء له بيصبر حين جاء له كذا فيهنا عملنا أشياء وجاء له مبلغ من المال فإذا قال إيش أن يعمل سابغات، كيف حين... حين ألان الله له الحديث؟ قال الله يعني أن يعمل سابغات ويعمل دروع دروع سابغة، قال سابغة يعني كاملة ومغطيها الجسم كله ما كان يشتروا ذاكرة يم هبودرح إلا جوه قطعة قطعة حديث ويشتغل واحد، لا يشتروا يتحرك ما عم يتحرك وقلت ولا يجيب الجسم كله، هم لا الجسم كله ما عم يستروا يتحرك ورجع داود جعلها الله يعني حين جابت الحديد ليهن بيستر يشكله وقالوا انها اول من صنع الحلاق ايه <تصفيق> بيجعلها الدرع يعني الدرع عبارة عن حلقة في حلقة ثلاثة ويبقى هنا ماذا حلقة وجمعها كلها وجاه هي بتمرهنة بتتحرك كذا وكذا وجعلها سابق يعني يغطي للجسم كله ويجيء من السوف. ما جاء ضب كذا تر ما بلا كان يقولنا جيب قطعة حديد قدام احد وتجي ثقيله ولا يصير يتحرك ورجع ثبرده يعني يعني بيشكلها بسرعه يقول كذا هذيل ويا وسوى وقال دخل حلقه في حلقه وسوى كل لاجل الحلق هذا فقال انا عمل سابقات قالوا سابقات يعني كامله بالوظافه يعني تفخ وزيد خفت الجسم كله ما ما بلا يضع على الجسم هذا الدرع اللي كان بيسويها وقدر في السرد يعني يقدر فيها ابن الدار جهو مناسب بحيث انه لا جهو يثقل على الإنسان ولا جهو ي... خفيف بحيث انه يضرر بحيث انه يمنع من الآيس لو ضرب بالسيف ما عاد يصل عند الجسم بيضربوا بالسيف وجاءوا بالحديد وما عاد جايجي السرد قالوا النظم حق الحلق قدر فيها لا توسعها جواره ومدريش ولا تبين يعني ولا ت خليها بهذه الناس كون ايه يعني مناسبة وقدر في السر وعملوا صالحا يعني وعملوا يا أهل داود إذن أعملوا صالحا وإدراء يعني بل الله قد أنعم عليكم هذا أيضا نعمة على داود وعلى أهله وعمل إنه قال أنعمة سابغات الوجهة قال وعملوا وعملوا جاب الجن يعني داود وأهله وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير يعني اشكروا الله على هذا الشيء واعملوا الصالحات واتركوا الاثم يا الله والله مدريخ كل اعماله فانتبهوا اني بما تعملون بسيط ولسليمان الريح قدوها شهر يعني مسخر الله لسليمان اريح الريح, الريح كانت تمشي بامر سليمان فيما مصرع سليمان سخر الله الريح لسليمان بتمشي مسافه طويله يعني المسافه هذه بيحتاجوا يقطعوها في شهر فتسرح وقطعت حاضي يعني لما الظهر قل لما حال الظهر تقطع مسافة هذه قدوية تسافروا فيها شهر وحين ترجع يعني كذلك ورا راحها يعني فاليوم بات تقطع مسافة شهر إذا سافرت إذا راحت الريح مسافة قال, قدو... قال ولي سليمان الريحة قدوها شهر يعني قدوها؟ يعني مش راحة, مش راحة. بات يمشي مسابة شهر ورواحه ها شهر يعني هذه بعد الظهر احنا بيقولوا عادة بيسرح يعني بيغدو ويروح يغدو يعني الصباح بيمشي الصباح لما حول الظهر ورجع يرجع فقال حين تسرح بات تقطع مسابة شهر وحين ترجع بتقطع مسابة شهر فإذا بات تقطع قلف اليوم يعني من الصباح إلى ظهر بات تقطع مسابة الشهر. ونقر الى اخرنا الى المغرب ما تقطع مسافه شهر النهار با تقطع مسافه شهر وهذا وتسخير الرياح يعني حكي عجيب ولا ما لا يسبب شيء ولا يحتاج يشقل شيء ولا يسوي ولا مبلغ كذا سبحان الله سليمان ادريها ردوها شهر وروعها شهر وعسلنا هذا حين سليمان ابن داود وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَا الْقِطْرِ القَدْرَ الْنَحَاسِ أَسَلْنَاهُ لَهِ جَعَلْنَاهِ يَخْرِجْ مثل العين ينبع على هذا يخرج يخرج النحاس يعني سائل القدر النحاس فالله جعل له عين من النحاس يخرج من هذا الو بيقعد بأي ثلاثة أيام يصد ما أحتاج الله يروحي عادي يخ... يستخرجه من الدبال وثعاب و... بيجيو ذاهب جاهز بيخرج له ساعة من الايش يجعل له عين القطر يعني عين نحاس يعني كأنها بتتفجر عين يخرج منها ساعة من نحاس وأسألنا له عين القطر حتى بيقولوا هنا عين يعني مبلغ باسم ايش ما يقول اله يعني جعلنا عين وأسألنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بيننا ايضا من المعني على سليمان ونهج على الله الجن مسخرين يعملوا تحت امره ومن الجن نعم معي من يعمل بيننا كثير من الجن وبعض الجن بيعملوه تحت امره تحت امر سليمان ما بلهامروا بيه وجوه هنا ولو ما بده امر من الله قد امرهم الله بهذا واللي ما ياللي خالف بيجيله مصيبه جيل عذاب يعني بيحتاجوا ونفذوا أوامرهم يتوولوا وهم أبدأ. قالوا ايش ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ايه يعني مأمورين بهذا الأمر يعني إن الله بيأذن بهذا الأمر وجعلهم يعملوا يعملوا وشما أمرهم به فلذا قالوا ومن يزغ منهم عن أمرنا اذي ما يرضى اذي اعطي الله وايضا قالوا من أمره انه ايش يعني يخالف ما قال سليمان هذا ما يباع سليمان، يخرج عن باع سليمان، لأنه إذا خرج عن باع سليمان في علم يعني إن الله يبقى مرهم باعة باع ولا باعهم قالوا ومن الجن يعني كثير، هذا ما يحتاج بلغم. ومن الجن من يعمل بين يده، يشتغلوا للشغل كثير يعني تعبوا مشقة قالوا ومن الجن برجعبين لنم باقي ومن الذين ما يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقهم عذاب السعير يعني اي واحد يتخلف ما يعمل جاء جاء جا العذب حاجه فلذلك كانوا بيعملوا ايش وش ما قالهم ولا يقعدوا يشتغلوا لا يعملون له مايشا وش ما عرض من محاريب هالمحاريب هنا قال ولا ايش المحاريب ففي الواقع المحارب بعضهم يقولون هذا المساجد قلنا المساجد قلنا الأماكن الـ الـ الـ التي يهتم بها الإنسان الأماكن التي يهتم بها الإنسان اعترد المعنى قال الله تسميناك قالوا لكي أذيبات تستعد الدافع عنه يعني تحارب أذيبات تحارب لقنا تسموه محراب لانه مستعد تحارب من اجله لا لكن دي ما يستحق تحارب من اجله تهتم به هذه طبيعه يعني اذا المكان باتحارب ما خلين جلو في الاماكن المحت... المهمه اماكن يعني مهمه ف... يعني هنا مثلا قال المساجد قال الامام الهادي قالوا بالمساجد تقريبا ولذا بنسمي ذي الحراب شلون قلنا من هذا الأمر يعني انها امر مهم ينبغي على الانسان يدافع عنه حتى لو حارب سموا محراف من, من أجل أنه يحارب من أجلها إذن يعملون لما يشاءوا من محارب يعني من أماكن مهمة مثل المساجد مثل المساجد من محاربة هذه المنهة ماذا مح... يزوى لها مساجد؟ الجنب يشتغلون ما يزوى مساجد من محاربة مم. وتماثيل أيضا قالوا التماثيل لا يسبر التماثيل إحنا عارفنا لأنه مجسمات ولا أصور إذن مجسمة بعد بيقولوا ما يمكن انها تماثيل حيوانك ما تضعوا تماثيل حيوانك لا تماثيل والتماثيل هي تصوير الأشياء بصورة يعني مجسم لايه في حين يأب مجسم شجرة ولا البيت ولا ال... أي شيء قال بيسوا لك كذا تماثيل في كان بيسوي ولا التماثيل خير لما بيقولوا تماثيل وحوارات عندي لما بلا بيقولوا نجي للنائ بس يقولوا سهله بعدهم ما جاك انا محرم انت ما هي اشياء محرم عقلي ما كان في هذا الليل هلا يا جماعه يمشي بحط عقلك النار الحين بيقولوا التماثيل الحين محرم فاذا عندما قال هناك كان بيسوي تماثيل اما ان فيها تماثيل اشياء غير غير حيه وهي المهج ما يمحرمها ما فيها ناهي <تسجر> المهج الناهي عن التماثيل للحيوانات فقال من هي عنها فقالها بعضهم بسرقانه يعني تماثيل الأشياء غير حيوانات وبعضهم قالوا إلا تماثيل الحيوانات يجيه داخلهم ما كانها من عنها ما مثل الظلم وبثل الأشياء العدلية هذه ما هي حاجة عدلية بيسبور كان عنده المثال ما هي حرام ويجع قال إذن يعملون لهما شاء من محاربة وتماثيلة وجفان كالجواب الجفان يعني أوهية الجفان يعني أوهية جفنة فيها أذي بيقولوا فيها الناس بيشربوه هذا بيسمى جفنة قالها بيهبوا للجفان كبار بيسبروها بيهبوها مل... بإنحتها من الجبال مثل المقال إذا الحيب لكن بينحتها بيجي كبيرة وقال مثل الحق الجف... يعني كالجواب الجواب يعني جمع جابية جوابي أفضل ام كيوابي جم اجابيه والجابيه ذي الماء وييمل لها قفره هذا تميط مياه الحيوانات ولا هذه يكبرو له اواني اوعيه من الذهب ينحدوها من الجبال يعني اواني كبيره ينحدوها من الجبال قال مثل الاحراف هذا هذا لا كان, كان بيكبروها الحين قال وكذلك من الجبال قال وايضا من النحاس يكبروها وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِي يعني كَالْجَوَابِي قلنا يا جمع جابية يعني الآن يقول لك وصحانات مثل الأيش مثل الأحوار قلنا وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِي وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتُ فذلك قُدُور هذه عليه السلام لأبرم هذه بيأبرم هناك بيجي كبيرة كبيرة قال راسيات احنا بيقول لها الراسيات بيستألوها للجبال راسيات راسي لا لا رواسي هذه ما حد ثابت ما بيتحرك عدال بيجي كبيرة ما لا كبيرة وزقيلة ما حد بيستر يحركها لا بخذ كبيرة ما حد بيستر يحركها مكبرها رواسيها ما حد بيهزها ولا بيحرك طعام وستبح الطعام ايه فكان بيجبروا طعام للغياء ويسد ناس كثير قالوا كان يجمع بقى على كم اشخاص كثير عندهم جابها اه اه حجار وقدور الرافيات اللي قالنا البرم البرمه بيالبرمه هي قال لو يجمع على آمدريكم. ما ادري ثمه بنستر وحركوها ونكبرها الحين يمسونه امن ولا يعني منحوتة وقدور الرافيات اعملوا الله داوني شكرا صرح من داير ما فقال اعملوا على داوود شكرا يعني هذه كلها من عمل على داوود على داوود شكرا له وهو من آل داوود سليمان هذا الكلام بيتكلم ابن داوود اعملوا على داوود شكرا وقال من عباد الشكور ما حد شكر الله حق الشكر قالوا هذا الشيخ الشكور عاد فيها ما يمضي شاكر بعدها القليل أنه يشكر شكور يقولون من أمثلة المبارغة يعني أنه يشكر حلاق قليل وقليل من عباده الشكور إما يجي مفعول مطلق يعملوا آل داود شكرا عمل يعني عملا شكرا. والله يجو ضمن يعملوا يعني كان معناه يشكروه فلا هذا دليل على أن قالوا بيقولوا بعض بيقولوا خري وفي دليل ايضا قالوا بيستدلوا بعضهم على ان عمل الانسان في الواقع شكر شوف لله انهم زغل انهم زغل فين زمان الشكر؟ قالوا يعملوا اعملوا على دا وداو يعني اعملوا طيعوا الله ان كان قال تلقي وحا اعملوا يعني اعملوا ما امرناكم به شكرا يعني بعضهم والله بعضهم يعلم بحق الله يوم معنى اعملوا لجل الشكر شكرا الله اننا بحسن شكر لله مسمى العباده شكر لله اعملوا على داوود شكرا وقليل من عبادي الشكر واجمعنا احنا انه يكون قليل من عبادي الشكر يعني انه وما جهدهم يعني كانه يقول ما جهادكم تشكروه حق الشكر وقليل ابي يشكر على ما بيشكر على يعني أنه أولا أن يدرون أن نعم الله فوق ما بيشكروا لو فعلوا ما فعلوا ما جهد محتروا على لأنها نعم كبيرة قال فلما قبينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكلوا من سائده قال لما قبينا على سليمان الموت حين حكم الله عليه بالموت من جبه أنه جد ماته كنا لهم شغل روحوا يبنوا ويحفروا وينحتوا وحين مات ما درب اذا عدت مدة بعد ما مات قالوا انه جاء وواقف واعتمد بالعثاء على الجذر حقها في خدرك كذية ومسكها كذية بيدها وبيدها وقعد يطنب وواقف والله قال ايه جاء وبيبنو في بعض القصصين جاء وما تكملوا ابنيه ابنيه هو ما قد كملوها لا يموت ولا عمي زبره هذا هذا اوامر ساريه فيها ال... قالوا ابنوا ما د ايش مساجد وبعض الابنيه باعمال ما قد تكملوها ورجع قال طلب من الله انه يهله يعني انه لا يضرب لا يضرب معي اذا قد... ورجع قال هو دف وم وبحثه وحسن... وسمعت امد عليها في وما قدرها كذا فما كان أحد يشتري إثناثين يقرب صلاة يذلوا لأنهم يعني بيجي لهم وإذنهم يعني يطلون عليكم الجن وربي بيسلط عليهم يعني عذاب عاجل ما أحد كان بيجي لهم يقرب صلاة وبيراه مظف وقالوا إنه عباد ولا شيء ولحد إثناثي وقد مات قعد مدريه كم وهم بيشتغلوا بيشتغلوا ولا قدروا إنه قد مات فما قال ما دروا إلا بعد مدة مدريه كم جلسة الاراضي راح تاكل له ايه دو ده بتاكل الخشب اكلت العثر لما يعني قضمتها وقل لعن فقر فلما فلما عليه الموت ما قال على موته الا دابت الأرض تأكل من ساعتها من ساعتها يعني العصر بطل... ما درى لا بالارمه يعني ما هم... لا يكون يضحكوا على ما بدهم يبيعوا مال غيره <متحدث> بعد أن يفتق أن الجن يدروا بكل شيء ومعهم دارين بكل شيء قال ما هم دارين ولا كان اجتماعهم لن يكونوا بيعلموا الغد قال فلما إيش حين قاعدوا الجن بيشتغلوا شغل عنيف شغل يعني شعب وما دروا وقاعد ما إيش كم يعني مدة طويلة ولا انتبهوا إلا حين خلت الدودة العصى ورجع سقط قال فلما قضينا عليه المسر ما دل على قالها فايل ما دل لهم من ساعتها من ساعه العصر قال النبي يقول بين ساعه الحيوان يعني يجير بالحيوان يقول ان نسيا تاخر لا كان يدفع بين ساعتها جوار فلما ايه لكن ما قال كان في المطنب ما ادري ما يطلع قبلها كانها بسموها دابه الارض حتى بعد قلنا الارض الارض قالوا انه ما يعني معنى الارض معنى الكذب ارض تقرض يعني بتنتع اه ارض اه يعني بتقرض يعني بتنتع بتا... من الكذب قال ما فلان لما تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب لمده ما... ما... فلما فقط اتضح أمر الجن تبينت الجن، يعني ظهر أمر الجن ظهر أنهم لو يدرون الغيب ما لابده في العمام وقعدوا يشتغلوا طول المدة إحنا بأشبر كنا تبينت الجن، ما أمهم تبينوهم الجن زارين مما في علم الغيب هم زارين من قبل جاوبنا يستغرب يا رجال يا أحيان تبينت الجن يعني أنهم زروا حين فقط وقلوا يروا أنهم مما في علم هم زارين من قبل انجي ابرجو ما, ما بنفسه ما بيقدر شخص نفسه بيجرمه <تبين> ما منا الناس بيجرون الناس, الناس بيشتغلوا والله حق والله حق بيشتغلوا بيضربوا الناس دارين بيقولوا تبين فلان يعني ظهر امره يعني تبين لنا فلان يعني ظهر لنا امره تبين يعني ظهر للناس خبرهم دراهم لا دراهم بيعلموا الغيب ما مقعدوه ما لبثوا في العذاب المهم، هذه بيقول لكم مش أشخال شادة وده حين عبر عنه في العذاب المهم أشخال في الحذاب المهم؟ ايه، اتبه أمرا بعضهم بيقدر خيه ها بعضهم بيعتدوا بعض البشر كذا يهب حين بيجيهم معهم أخبار الأخبار ما بيجيهم بشي ما بيدراضها الناس وبعضهم بيقدرنا نقبيع لهم وكل قالوا جاء بحر أمر الجن دولة الجن كانت أمدرية كم جنه كلاً بيشتغلوا الشغاء شاك هنا بان أعرب تبينت الجن ألو <بأسك> <تعلى> جهو من الجن آل لو كان من يعني تبين ألو كانوا يعلمون الغيب مالا بيهو يعني تبين للناس وبعثاً بيفسروا ذلك المعنى ولكنه بستغله إلى يعني تبين جهو عذاب مهين والله أمر يادي ايش بايه ما تصادوا والله فزات صح ولا لا قالوا او تبين لهم ما باين لهم من قد كانوا يعلمون الغيب ما لبي العذاب المهم انا هو انا مخيرات خيرات بيتي على لاجن بيعلم الغاب ما مقاعد ما من... يعني هيني موت خليني بطل ولا مخيرات كان ما ما انجي لكن بيشتغلوا خاين دي عقوبها دي غيرت غيره ها نمت بينا غيرت غيرها انا لازم شو تبيه يا اخي تبين تبين... تبين... ف... تبين معين فهرة. فهرة لا تبين يعني تبينها ما هي تقول ظهره ظهر الجن, الجن. لازم الجن. الأ... لا. هو... لا. الجن فعل فظاهر ان الجن. الجن يعني عدم معرفه الغيب ظهر الجن عدم معرفه الجن بالغيب هذا لا بوصله ما هذا ها يقولوا له قال هاي ما قال قالوا قال له لو. لو. مالك مالك بيقلون. بيقلون. لا ظاهر يعني لو قلنا ان احنا ما قالوا بيقولوا تبين كان انا يعني درو عرفت تبين تبين منهم كان بيع مو ما عم يعذب ها هو متبين لما ما الا ما الخير قال لقد كان لي في مسكني معات جنة نعيم يمين والهمار كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة ضيبة ورب غفور فعربوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمد وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جذيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور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 وَلَقَدْ فَتَكَّ ضَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَحَقَّ صَدَقَ وَلَقَدْ فَتَكَّ ضَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِعَالِمٍ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مَنْ هُوَ مِنْ قال لقد كان لي في مسكنهم وسبع أصلك اسم رجل والسبع بيقولوا هنا أراد بها القبيلة. يعني أولاد سبع درية السبع بيسموهم باسم الجد قال لقد كان لي في مسكنهم مسكنهم يعني بلادهم وهي اليمن بلاد في مارب قال جنة ثانية ان كان معهم ايه مسكنه ايه جنة ثاني هبي في السراب كان معهم ايه يعني ايه, يعني آيه قصه عيبه كان به جنة ثاني عن وشمال يعني كان الارض كلها جنتين يعني كان ما بينهم لا أفافل. وطبعا الجنه وفي الواقع الجنه بيقولوا لك جنة البستان جنة لو ما بقى له بستان صغير بيقولوا جنة هنا قال جنة ما ايش دي بلع استاذن الارض يعني كان ارضهم كلها اداره عن جنات ما بلا قالوا يعني كانك تبصر يعني كان ما يجوب شيء صافر بينهم وكل هذا الجه جننه كل هذا الجه جننه وربما جوع في حين يسميها كلها جنة وهي جنان انها كلها الارض كان الارض كلها مزروعه ما بيجوب شيء هيك مثلها تفصل كانها كلها قطعه واحده ما قال له تبعد من القريه ايه اما يجي القريه اباق في سيرك فيها ولازم ولا اباق ولا بيقول كذا الشخص هذه عن يمينه وعن شمال كلها ان المزارع كثيره ولازم مسافات ما هي مزروعه كانها كلها مزرعه واحده كان يعني من شده يعني من كثرة يعني الأشجار ولا يعني والنعم فقال جنة ثانية عن يمين وشمال كلهم من رزق ربهم والأكل قال كان متوفر بشكل عجيب قالوا بعض الروايات كانت المرأة لا بتسير وتحط السلة فوقها بتسير ومكانه ترجع وقدي ملانة تستاقط من نبجها ومن اي ودي جاهزة ونعمة ما تشتاجه ولا حتى تقطف لا بتسير بس فوقها وترح وترجع وقدي ملانة. يعني نعمة كان عنه فقال الله كل كل من يربيكم الله وحمد الله عليها واشكروا واشكروا الله على هذا النعمه واستمروا ارفعوا ايش الله ما يعني انتم معاكم نعم الله عليكم اشكروا على هذه النعمه وعبد الله بلدكم طيبه معاكم بلدها طيبه حتى نفس عاد ما ينفع باقي الاراضي المثمرها من أحسن الثمار من أحسن الثمار يعني تميد عن الثمار الباقية وما بيحتاج لها مدري كيف ما يعني أرضها من أحسن الأراضي للجراعة من أحسن الثمار بلدة طيبة ورب غفور يعني ورب يغفر لكم فالمفرض أنكم تتيعوه وإذا أكون عسى واحد يرجع صلاةه ولا يتعيش ولا يتعيش أربيك بدته طيبه ورب غفور قال اشكروا اشكروا ايش قال؟ شكرتك وشكلت قالوا متعدى كذا هو بيستعمل بالاستعمال في القران ما يقول اشكروا ايه ما عندنا شيء بالقران يشكروا هو قالوا كذا في اللغه يقول شكرابي يتعدى بالحرف وبغير بب... ب... كدا بيستعمل كذا تماما يقول يقول بشكروا بيش... اشكروا لها النعم شكر الله سعيك اشكر لك سعاد شكر الله نعم وشكروا بس يتعدى لا ولا بغيره احمد الله ونشكره احنا علمنا قال حاجة... فاعرضوا قال ما انعم عليهم بنعم كثيره لا و... طيبه وثمار طيبه وما بلغوا نشكر الله عليها واستمروا فيها فاعرضوا ما عدهم اعرضوا عن طاعه الله وعصوه فأرسلنا عليهم سيّه العرب مش الله ينعم بي... على الإنسان فإذا ما شكل الله على هذا النعمة أنه يثبر أن الله الغير النعمة إذا ما أطاء الله على الشكل له يوشكر الله هذه النعمة أن الله يغيرها فأعرضوا أبه يعني ما أعرض عن طاعة الله فأرسلنا عليهم سيّه العرب هذا النعمة كان من سيّه العرب بيتسقي الأرض كلها وليه نعمه سن ta bam <متحدث> ورجع قال جاء سيل اهدم السد وخرج السد كله قلع الاشجار و يعني قلعها تماما وانهاها وانها الارض كلها وانتهى البلد كلها ولا عبه لا ماء ولا عد شيء ورجع ديل الحين امسى سحر بروي المثال لكنه بعيده قد تي قال سيل العرم فانه ان ايوه حبيبيك لكن طلب طلب قال لا قال ان الله قال ده يا العرم قال قال قال نادرك الهادي قال العرم هو عند ال ال ال اهل اليمن اللي بيحطهم علما العارضه مثل العارضه اللي احنا بنقولها والعرم ده يعني كان بها معرب من بين الجبال يعني سد السد وعرم فطرنا على نزاله العرم نيحو سيل السد عديه ابعد العرم ما دام ما يدسنا فذكر فجاءنا السد صحفوا زي عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنفهم ورجع بدل الاشجار ذي كانها طيب اثمارها طيبه ونعمه وكان مخين بدلناهم بشمس قال قالوا نكاره قال يبدلناهم بجنتهم جنته امام جنته يبدلهم حام جنته ما لا لكن ما هي جنته ما عبر عن جنته فقال هم شاكر وكان هم شاكر اللهم عبد الله مثل الحطب يعني اشجار قال ما عاد تنفع ما بلا قال ايش هي اشجار و واحد حتى خدار قال اشجار العراق وثل واخر ومدري وعل والعلبة هذه بتنفع جار قال ما إلا قليل لمن علم قال فبدلناهم بجنتين جنتين إذا وأتي أكل خمط الخمط بعضهم يقولون أن هذه مماجه مر وبعضهم يقولون أن في الشوخ ذو أشواح في مرام شوخ وأثلا والأثلا ما, ما ينفعهم جار ما بشيث مار وشيء من سدر قليل وقليل من الأهل من الأنب هذه قليل من الدوم ذا العلب وشيء من سدرين قليل والأدل هو ليه يا والسدر هو العلم قال علوب قال بيقلوا بيسموهم في اليمن ها قال وقالوا هنا إذن عندما سميها جنتين بدلناهم بجنتين مم. جنتين قال ما بلا مشاكل مم. يعني حين قد مضى ذكرها ايه أول قال قال كان معكم جنتين وبدلناكم بجنتين لحين جل أحدنا لكم مغيبتين سميهم جنتين ومشاكلها قال قال ذلك جزيناهم بما كفروا السبب إذن السبب في تبديل النعمة هذا السبب هو أعمالهم بما كفروا يعني فأن الله ما بيغير النعمة إذا قبه نعمة إلا بسبب الناس مم. أن الله لا يغير ما بقومهم حتى يغيروا الله ما بأنفسهم الكبر هنا علي أدم الشكر <تصفيق> تعال هي زين بما كفر الله ايه من كابه الشكر قال نشكر له كان بشكره بشكره نعم كان كفران عدم الشكر تعال الكفره لها التغطيه كانهم ما يعتبرون نعم الله ما يعني ما ما يعترفون بالنعم حين ما اطاعوا يقولوا كفر النعمه هذي عصي يقولوا كفر النعمه يعني ما بيشكر الله ما بيعترف بالنعمه لا بيعترف بالنعمه إن ان الله <تصفيق> يعني بين ان الشكر النعمه سبب الدوار. اذا الذين بما كفروا وهل يجازى الا الكفور ولا يجازى كان قال للكفر قالوا يجازى ما يمكن يجازى يجازى بسبب يجازى تعمل ولا الا ولا الشر يعني للعقوبه ولا الخير يجازى الذين عملوا ما عملوا لكن يجازى قالوا بعض الناس تستعمل الله في اذا كانت قال الكفر ولا الذي كفر ما الجزاء أنه كل الناس الكفور والمؤمن المؤمن يجزى ولا يجزى المؤمن يجزى والكافر يجزى لكن أي جازة قال ما بيجازة إلا الكفور يعني احتفى آية نحن العابة ايه وهل الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة أيضا هذه من النعم كان مع نعمة كبيرة نعمة الأهل اليمن وغيرا قلنا لكم البلاد جنة جنة, جنة, جنة, <تصفيق> جنة كلها وكان أيضا بيسافروا الى بلاد الشام رجعا اولا بالسفر ايه هي اولا نعم وكان بيسافروا الى بلاد الشام بيبيعوا هناك وشلو الاشياء ذي ماهي عندهم ويرجعوا ولا كان بيتعبوا في السفر كان بيجوب لان التنقل سهل ما كان بيحتاج يحملها مثل كما سافران المسافة طويلة ولا فيها القرى ولا مدن بيحتاج واحد زاد كثير ويحتاج وخوف بيحتاج وناس يتجمعهم برثامج لأمنوا فقال كان السفر سهل عليهم معهم قرى كثير بين يعني في خلال في الطريقه اللي بيسافروا فيها بايس راح مثلا يجوا يكبروا في قريه او الليل في قريه معه تعب يعني الاخر لو بده لا يحتاج يجمع شيء اكل يعني يكون يشتري من من القرى قرى باهره يعني قالوا كانك بترا القريه الثانيه عندك في القريه الاولى فاهمها ايوه نعمة أولاً, أولاً الأمن ناهاي لكن إن الله النعم عليهم فهذه النعمة الهمة حين يسافروا معا بيتعبوا حين جوبه الطريق فيها يعني من ما يزاعه فيها عشي الكفرة بيشو خافه بيجي مني يتقطع على وقال الزاد بيتعب واحد فالزاد يحمل الله زاد يدريه كم نحن الله دي هيا الأمور هيا الأمور هذا الله حيعل الامور الى ان جعل هذا نعمه يعني المكرم بعض البلدان ما ما مسبر حديث كلها فيها ما لا لا حي الله الأمر هكذا الى ما جاب ابن في نعمه عشره بلادهم جنات ومع السفر ما بيتعبوا فلذا قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها القرى التي باركنا فيها قرش اه كان بينه وبين قرشام قال قرن بايره ما بيتعبوا كما سافروا وش الشام فقال جعلنا بينهم دول أهل اليمن وبين بلاد الشام قراءة ظاهرة يعني قراءة كثيرة وواضحة يعني بحيث انهم يأمنوا في الطريق إذا مشوا ولا يحتاجوا وحملوا لهم حملات عسرة ويرتاحوا في كل مكان مع مكان وبأي ظلم أماكن لذلك يجيز الحنة فرق حين تسابر في صحراء يجي الواحد مشده ما بعدها موت تقوى يتابر فيها ولو ما جاءوا فيها يتعب واحد فيها اذا ما انا كانت الامور مستره قال جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها يعني جعلنا بينهم وبين الشام قران ظاهره كانه قالوا ما بيخرج احنا قلنا الله يراكم يا كان حتى الامان ما عبي خافوا قالوا ما عبي خافوا حتى قال بعضهم قال هذه لو غريم لك ما بتناجرت له بيجي لنا ناقه ما بيجي له فرصه قال قران ظاهره وقدرنا فيها السير حتى ان الله جعل قال على حتى المسافة كان. يعني ما بالمسافة هذه السيرها ولا اشتعب قالت سيرنا ما اذور من الوقت قالوا يجيل واحد فيه قرية في قرية ما تتعب ورا يعني الصحاري هذي سيبقى العذاب السباق ورجع قال و... سيروا فيها ليالي او اياما واش ما بديك سير بالليل او الاخد آمنين نحا وعد ذلك بيناها فيها سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قالوا بحيث تقول اللي... سوا ليلة ولا نهار أنت آمن في النعمة كبيرة نسابروا من اليمن لما بلاد الشام فقالوا ربنا بعد بين أسفالنا ما شكروا هذا النعمة بعضهم قالوا انهم يعلم في الحيجي جوكد... وقد في الحيجي واحد جيه فيه نعمة حسرة ويجيه ببتهمانه يجرب لح... يجرب قال كذا يقعد بغير <تصفيق> يقولوا هكذا مثل كغفية وبعثهم يقول ودنا نقعد كذية ولا جوا بالشي ولا جوا معهم حاجة كم يعني يقولوا بيستهينوا وبنعم فتاة ريح فستهينوا وبنعمهم قالوا لعنى إن ما شفروا الله عليها ولا حانوا فيها قالوا الله كأنهم طلبوا من الله انه بعد هم ما شفروا فأنهم طلبوا قالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم بهذا الفعل او هذا يعني في هذا الطلب ما بيقدر يوبط ما... لا ما لا لازم ما احنا نقولوا بعدنا سفر لا يقول يسوي بعمل المواد ها بدير ايش يسوي لا انا انا بدري يسوي هذه اللي تخلا يعني ما بدري بالنعم هذه لما هم الموضوع بعدين اكثرنا يجيب بده يجي عاب يج مع غيره يغير مع فنقول يستقذمل مل اما وضع يستحق بده علاه لله شنو ما ادرا ان في نعمه 10 ويشكر الله عليها اي كان ما ما راى نعمه من الله وكمو بها ويشكر الله عليها قال فجعلناهم أحاديثة ومزقناهم كلهم ممزقوا فرجعيش حين دمر الله بلادهم شرطعوا وتوزعوا وقال قد هم مجبر الناس يومها قد أصبح مرة بالمثل قد يقولوا تفرقوا أيدي سبع كما تفرقوا أحد يقولوا تفرقوا أيدي سبع هذا المثال قديم ايه تفرقوا أيدي سبع ايه قال بعضهم وصلوا راحوا وصل راح أمان ما حد خلاص بلاد من سات انتهت بلادهم وعثهم راحوا الى عمان وبعثهم ذهب الى العرش وبعثهم ذهب الى البحرين وبعثهم ذهب الى نجل ذهب... في كل المكان قال شرطه قلت ناحين كل الى الخليب كلها عفظهم منه فقال ايه قال هو جديغة حيالا هو جديغة قال فجعلناهم احاديثة ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك الآيات اللي كل صباري يعني هذا في الآيات لأي... لكل صبار و... يعني من شأنه يسبر و... على طاعة الله ويدري ب... انه سهلا يتحمل ويجب ما بذل فيها في الله وليبي يشكر الله ويدري انه يشكر على النعم هذه وفيها هو باستجد من هذا الآيات ويدري انه يكون يطيع الله ويحمد الله على النعم هذه وفيها ويشكر الله ويطيعه ولا, يأش... ولا يأصل وَلَقَ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَضَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِينِ عذ بالله الواحد انهم يعني صدقوا ابل مقدر انه بان انه ابليس هو مقدر ان بانه بايسرقوهم ابليس ظن انه بايقوهم الحين قال لا اغويهم اسمعوا هو ظن انه بايقوهم وفعل لما صدق ظننا صدق بهم ظننا ها حدق عليهم ابليس وظننا وتبعوه إلا فريقه من المؤمنين إلا قال قليل من المؤمنين هذي ثابتوا ما مع... تابعوه هم يتكلم عن ذريه أو ما عنه إلا الله أنه منه إلا منه فذي عنه اللي وسمعه وإن الله يتكلم وعلى ما أرضي يشكر الله على هذه النعمة أنعم عليها ويعلم جنات ويعلم خير وكله ولا أرضي يشكروا ربي عليها وأعرضوا عن... عن... عن شكر الله وعسى ربي ولا حال ربي أكباجو كان هو وراهم يغويها ما هو رادي فقال لهم اجب اي ما وغادر ليس عليه ابليس وظن ورجع قال وما كان له عليهم من سلطان وما جاء معه اثرا ما هو في الواقع متمكن منهم يعني ما جعلها الله, الله تمكن ان يقويهم ما بلا بيعشرهم ترى هم اللي يقولوا والله يعني في ان ابليس انت ما يقوي الشخص ما عنده قوه بعد ما يقوي يعني بعضهم بيتهامن في الامور يقولوا ما انا ما زاد عليه إبليس، ولا زاد عليه كذا، ولا مع الجهدي إن المغريات كذا، ويعتبر إنه خلاص، ما عد يمكن الإيمان قال لا، ما بيشي الكلام الإنسان يتمكن من الإيمان ولا يجهد إبليس له لكن مبلغ إذا إيش؟ إذا, إذا, إذا أبعث نفسه، ولا يجهد ما هو صدق إنه ما جهدك تؤمن ما هو صدق إنه ما جهدك تقلع عن المعصية الله أعلم فقال وما كان له عليهم من سلطان ما معك سلطان عليك ما معك درح عليك سوقك إلى هذا العام ما بلنه بنبهك إلى حاجة ورح تنفرها يعني برغبك بي في حاجة ورح تنفرها وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم وكأن الله ما ايه ما جعل لها أي سلطان إلا شيء من التخلية إلا أن خلاه ما منع ما منعنا من, من, من إغواء الناس ولا ما هو ما على شيء ابليس ما اجبر قال لك ما كان والله ما كان فيها ما عفا ولا بيقول شيء قال بحسن له درس محاضرة قال الحسن قال قال ابليس يقود بشعره بشعره لو يستروح قليل يحكمني نفسه بعد تبع من ايش ما بالله شيء بسيط اجتماعي حاجة عجرة فقال وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم إذن كان ماء ولا التخليح هذا قال إلا لنعلم إلا لنعلم إيش من يؤمن بالآخرة ممن هو من هذا يعني وما خلينا إلا لقيل يتبين إما يتبين يعني إن نعلم أن هذا شيء يعلم قالوا إما معنا نعلم يتميز يتميز هذه إيش هذا <تصفيق> هو مؤمن بالآخرة من صدق وذي ما هو مؤمن <تصفيق> <تصفيق> وأننا نحن قد أن الإيمان بالآخرة هذا مطلوب وواجب على, على كل انسان يؤمن بالآخرة <تصفيق> وذي هو مؤمن باليوم الآخر من صدق يتمثل في أعمال يظهر هذا وذي ما هو مؤمن بالصدق بيجيس من ماي فقال هذا يجلي إيش خلينا إبليس يلعب على الناس ما هو نفسه ما بلا يجلي يتميز هذا هو صدق بيؤمن بالآخرة ما هو راضي له. فأي يثبت على الإيمان هو شك فيها يعني ما هو إيمان صد ما بلا مجبر ما يقول معه إذن لنعلم قلنا لمسألة العلم الله عالم داري بكل إنسان وهو يجي ما يجيه وهو ما يسويه ماهو ولا فعل شيء بجيه يعلم الله عالم من قبل يخلق الإنسان وهو ما يجيه لكن هنا إلا لنعلم يعني كأنه قال إلا لي يتميز إلا لي يتميز حتى ربما جعل فيها لطافة استعمال نعلم بدل أن يتميز <تصفيق> ولكن ما هو تعبير خذية عبر عن التمييز بالعلم خذية إلا أنك تدري أن التمييز بيترتب على الشي يتميز يعني إلا نعلم إذا علمناه إذا ما ينسوا بيترتب عليه جزاء فما عبر بك أنه يجل هذا المعنى والله المعنى إلا ليتميز المؤمن من الصالح لماذا يعبر كلمة ثانية بدل ما أقول ليس ميد قل لي يعلم نعلم. والله عالم ما عبر ينبهنا أن العلم هذا لأن حين الله مثلا أنت الحين بتقول لواحد أنا داري بك والله يعني برجع جي يقول الله علم وش بنسوي الله علم أن الله ما تعمل ونعلم يقول لهم ما يشتيه قبل أنه داري وبس لأن علم يعني إيش بقي عادر يحاسب ويعادل ايه انتبه الله داري اشتركوا يعني انه باي يعني يجأجي حساب وعقاب يعني تدري في عبر بل عبر عن تقول له المؤمن من ايش من الفاسق والله من غير المؤمن عبر بعلم الله يعني يقول له يتميز تميز ايش يدرن وبايجي عليه يتركب عليه تواب وعقاب قال الله ينعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك وَرَبُّكَ على كل شَيْءٍ حَفِيظُ والله حافظ وعارف ويعني مدرك لكل شيء ما يغفى عليه الشيء الوحى مذيك الزوائم محافظ لا يملك الشيء هو يعني كل شيء يمحفظ حافظ يعني حفيظ ما يمكن انه يتناء ينسى شيء ولا يسهو ولا يغفل عنه تلك الناس يحبّر يعني الأشياء اللي احنا بنفهمها هي لا اله الا الله صفحه ايه 21 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا صفحه 430 سوره سبع اسفل الصفحه ايه 22 اخر ايه في الصفحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا الذين دعتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم في إمام شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا هزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله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 قال الذين استكبروا للذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استكبروا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأشر الندامة لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ تَكَبَّرُوا أَلَّا يَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ان قالوا كان يعبدوا الافنام ويعبدوا الها من دون الله ما بعد جربهم الى الله وماذا تفعلون وما ان بقى اشب با كف يعني الا وقال قل الذين دعتم من دون الله فدعوهم يسووا لكم لا يملكون مثل ذره ما يملكون في السماوات والارض مثل ذره ما يملكون أي شيء يعني ما يستط... ما يملكون اي شيء اذا ما استطعتم فاعوذوا بالله لا يملكون مثقال الذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم في إمام شر ما لهم في السماوات ولا في الأرض يعني ولا ذرة لا هلم وحدهم ولا مشاركهم ولا حتى مشاركة ما شاركوا شاركوا الله فيها وما له منهم من ظهر وذي بيدعو قال قال وما له منهم من ظهر ما له أي يعني ما له ظهير الظهير بيقولوا المعاون والمساعد فما له منهم الظهير ما له منهم ولا ايش يعني من هذه الاله يعني ما ادعوه ما هم نافع لكم ولا هم مسوين لكم اي ما يملكوا قال ما يملكون ولا ذره لا في ولا في ولا حتى يشارفوا فيها وما يمكن يجي منهم اي معاون ها لكم وما له منهم من ظهير ظهير معاون وما له فيهما من وما لهم فيهما من يعني ما لهم هذا لازم تدعو ما لهم يعني للاعداد هذه تكاها من دون الله ما لهم في هذه السماوات والأرض ولا حتى مشاركه ولا في ذره ما لهم لا يم لكبرى الذره ولا, ولا حتى مشاركه وما له منهم من ظاهر لا ما هو الله لهم ما لهم له من له من له منه وما لهم فيهما من شلك؟ ما لهم stopهم دائرة وما لله منهم وما لله منهم ما لهم وما لهما��هم نعم! ما إذن! ما كلهم يملكوا شيء ولا بيشارك الله في شيء ولا أحد يعاون الله في شيء وما له منهم من ظاهر ولا بيساعد الله ولا�اون فيه إذن ما لم أي دخل ولا لم أي يعني تدخل ولا يمكن أن ينفعه بأي إلا مظاهر المعاون فقال ما لله منهم المعاون يعني ما بي أنهم يبرونهم آلهة مع الله وأنهم بيدربهم إلى الله وبينفعهم يبرهم قال هذولا ما يملكوا ولا ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا حتى يشاركوا في ذرة ولا يمكن حتى يعني يعاونوا ولا يساعدوا ما بيسوا وجيه ولا لم أي ساعدين وراها تنفع الشفاعه قال لهم قال كان بي يدعون الله ويشفعوا لهم الله لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادننا له ما ممكن يشفع اي شفاعة تنفع عند الله الا لذين الله له اما الله له انه يشفع ولا الله له انه يعشفع قلنا هم بيقدرون يشفعوا لنا عند الله قالوا قال يا اهلنا قلنا عند الله وباتجربهم عند الله قال هاذول ما ما يملكون اي شيء ما يمكن ينفعوكم ولا, ولا يمكن تبدل شفاعتهم ولا ما, ما الشفاعه لا تنفع عند الله الا لمن اراد الله ما يعني لا يفكرون باشفعوا ما في اي شفاعه اصلا نفس السماء ما يمكن نحصل اي شفاعه لا الا اذا قد اذن الله اذن الله لما الذي يشفع ولا للمشفع فما يمكن يحصل منهم ما لا لمن اعيذ ما ايش ما يمكن لا اذا قد اذن الله اذن الله لهم ابي الله لهم بالشفاعه وما العاق من الرسول الله عليه وعلى اله بي اذن لهم بالشفاعه يمكن تقبل ولا ما دام ما لانه ما يمكن أن تقبل الشفاعه الا من الذي قد اذن الله له بذلك ما هو يمكن ان تحصل من ما لا بعد ما, لهم ما لها ومنهم من الظاهر ما لهم مساعد منهم ولا يمكن يشفعوا لكم ايضا احنا ان ترى لنا الشفاعه لان ايضا بيقرب الشفاع فما يمكن الشفاعه الا من عنده يعني ما يمكن الشفاعه الا الذي اذل الله لقينا الايه تقول ان ارا فيشفعوا شفاء ما مذكور وكفى ما مذكور ايه لكن قال هذا الحين بيعبدوا الاصنام بيقولوا اباتن بعم كذا وبعد شفاعهم عند الله يقدرون عند الله ها هم بيقلو خربنا قال ورجع جهه وبارهم قال ما ادعوهم ما هن الا لكم الله ها قال ما, ما هن غير ورجع قال ولا تنفع الشفاعه ولا بالشفاعه باتنفع الا باذن الله فيذن دول ما مسوي لكم ولا حل ما ما هذا حنا عاد فيه ما عزيز الله رج عليه لا بقى بقى بقى رجع عليهم على الذن ان الا من هو قال ما بتنفع يعني لانه في قطع موضوع الشفاعه قال الشفاعه ما هي ممكنه اه والله ما هي ممكنه الا الله الا الشخص الله بقى بقى الا ما الله لكن من غيرهم هاول ثاني بيقول لهم لكن بيقول لهم يعني الشفاعه هذا امر ما ما يمكن انها تحصل الا الذي اذن الله اذا قال ما يمكن ينفعوا لا مستحيل نصدقها تمام تمام فلا مستحيل نضل لكن معني يقول لا ما تشفع الشفاعه نمبا... قضيه مسبوذه ما يمكن الا للذي اذن الله له حني. يعني لا تذكروا الشفاعه الشفاعه اصلا ما يمكن تتبر الا من يذن الله احنا <تصفيق> لا نه... لا الشفاعه ما هو نابا الشفاعه اصلا قضيه مبدؤه ما يمكن الا باذن الله لا حتى الى لا لا باذن الله الله بالشفاعه والناك حتى ناس الجياد قال ما قال حتى اذا في عن قلوبهم قالوا ماذا ربكم؟ قال ربكم قالوا حق قال حتى قال يعني الشفاعه ما بتنفع الا لمن ادن الله له الشفاعه هذا واحد وديه ذا الله الشفاعة بيجي في ناس بيجيهم خايفين على يعني منتظرين بيجيهم على وجل وخايفين ومنتظرين لما يجي ايش تقبل الشفاعة لهم قال إلا لمن أجل حتى إذا فزع يعني إلا أن حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا أزيل الفتح عنهم قالوا بيجيهم في خوف وفي يعني في أول المحشر لا يجيهم لا جميع يعني يعني يوم خايبين الله عليهم لا جم من اهل ال... النار في بيوم خاف لما يجي الشفاعه يعني خايفين قالوا لا بتنفعهم حتى اذا فزع عن قلوبهم الى ان عن قلوبهم قالوا معنا فزع عن قلوبهم يعني ازيل الفزع عن قلوبهم نعم يعني الى ان يزال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتى اذا فجئ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قال فما ازال الخوف وازال ازال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق يعني جاء ما وعدنا الله من الحق ومن الخير وهو العلي الكبير كل من يرجوكم من السماوات والارض قالا قلهم اسالهم لانهم عارفين بقضيه الرزق وبقضيه ان الله هو الخالق والموجد لكل شيء والراجع والذي يصارف الاجر عارف الله لا لا يجب عباداتنا ما هم منكر لله ما هم منكر لله يمنن الله بذلك قال قل من يرزقكم من السماوات والارض يا ولد تفكرنا قل من يرزقكم من السماوات والارض قال استعلهم قل لمن هذه يرزقكم من السماوات والارض هم دارنا الله هذه يرزقهم اذا يجب عباد هذا الاثنان قل من يرزقكم من السماوات والارض قل لله يعني وامر واضح ولو ما استروا يجاوبوا ولو ما استروا يجاوبوا يعني من العناد والمكابرة فقل ايش قل الله هو الرازق قالوا هنا يعني اخيانا هو امر مسلم عندهم ان الله ذي بيرزق وان الله ذي بيخلق الاشياء وانه ذي بيحكم فيه فقال قل لمن هذي بيرزقك من من يرزقهم من السماوات والأرض ما هو الله كان يقول الله ذي بيرزقهم يعني ان امر هذا شيء يعني طبيعي وواضح ما فيه إشكال قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في الضلال المبين إذن الله يبرزقكم وإحنا إحنا أو أنتم يعني أنا أو أنتم إما على حق أو على أيضا قالوا هذا من, من الإنصاف يعني ما قالوا أنتوا أنتوا ضالين وأنا على هدى ما قالت قالوا واحد مننا على حق واحد وإيش واحد على ضلال الان كان هناك عالم نبحث وابشروا وانظروا وتاملوا وانظر من هذه هذه الحاجه فبالحق من هو الصالح افضل قل واننا او إياكم لا على هدى او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قد كما هي ها قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون إنهم ما كان بيتركوا أهل الدعوة يعني ما كان بيترك النبي يبلغ الناس ما هم ما بيرضوا بس وبيمنع الناس ما كان بيمنع النبي من الأش يعني ما كان بيبطلوا ويتركوا المتابعة بل بيمنع النبي ويضارقوهم ترهم أعلم خلاص إذا منتم من متابعين لنا ومنتم متابعين للحق فعلى الأقل اضربونا ما احنا مسؤولين عن اعمالكم ولا انتم مسؤولين عن اعمالنا حتى اللي جاب قالوا اسلوب فيه كثير ابلغ الاذم قال يعني اذا احنا قد اغلطنا وخطانا فمن مسؤولين عن اخطاءنا فلذا قال ضم لا تسالون عن ما اجرمنا يعني لا جاء قد سوينا شيء غلط انتوا مسؤولين عنه وراحوا ولا, ولا نساله عن ما تعملون ولا احنا محاسبين باعمالكم ما تعملون من الايه من عباده غير الله ومن اتخذاه اها يعني ومن الجرائم اللي بتفعلوها لكن يعني انتبهوا كيف قال قال يعني احنا اخطائنا اللي احنا بنخطيه اللي احنا بنجرفه ما انتم مسؤولين عنه وانتم احنا محاسبين عن اعمالكم ما قال عن جرائمكم مع ان افعالهم هذه جرائم وافعال ما هي ما بلا طاعه وباده لله فان كان الى جه طاعه ذا جوف علينا معاصي وجرائم ما محاسبين عنها واحنا محاسبين عن اعمالكم اذي <تصفيق> بتفعلوها يعني اذا انتم المتبعين افعلوا اذن لا تصدوا الناس ولا من احد ما عليكم من قرط كل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم كانه بعد ما قنع منهم يئس منهم قال على الاقل تتركونا خلونا لحالنا وانتم لحالكم ما مسؤولين عنكم ولا انتم مسؤولين عنا قل وارجعوا لها برجع اجمع ربي بيننا قل يجمع بيننا ربنا ثم افتحوا وارجعوا يصل بيننا يصل بيننا ويجي كل واحد ايش هنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العالم ماذا يبا يسكر وداري وعالم بلنات جمعة وعالم كل شيء ما يخفى على الشر ما يمكن يجيه ظلم قل اروني يالذين الحقتم به شركاء الفتاح الفتاح يالذي يفتح يالذي يصهم فالامور شباس ها مبالغة مبالغة تلّه هو المبالغة يعني انه يعني فيه كثرة فلا بالنسبة للفصل ما به أي تردد و... باعي لحنا باعي لحنا باعي. لا ولا أنه يعني حكم يعني ما به التردد يأتد هذا المعنى قل أروني الذين ألعقتم به شركاء فقال علموني ذو الذين قلتنم شركاء لله فقال الذين قلتنم شركاء لله كلا يعني بيقول كان تعليمم لا معهم شركاء ولا معهم يعني بل يذكرم عن هذا ميش بل هو الله العزيز العكيم بل هو العزيز يعني يعني appealsه لا يحتاج karena أحد ولا يمكن إحتاج له مساعدة أحد حتى يجعلهم إيش آلهة مع الله وأوالي الله أما هو يعني الله والله هو يعني م Leh بل هو يعني بل El Shana بل الله العزيز العكيم تعال بل الله أمرأي ولا بل الله بل هو يعني الله الله, الله يعني الإله ال الذي تتعكل عباده العديد الذي لا يحتاج الى احد ولا يحتاج الى مثل هؤلاء مستغني عن كل احد الحكيم في تفسير الخاطف وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا قال ما ارسلناك الا للناس كافه ما ارسلناك إلا للناس جميعا قالوا هنا كافه حال من الناس يقولون هل الناس كافر. كافر هو ما يجوز؟ إنه كافة هو للناس كافة هو اشتي كافة يخف؟ لا لا يقولون بعض البسرين ولا في الواقع إنه كذا كا... للناس كافة لا يستمع بلا جائزة ايه خد بيقولون ذا حيناء للناس كافة يعني جميعا هذا المعنى الأصلي ما بل الله أنه هل الناحو يعني البصريين بيقولون إنه ما يجوز انجي حال يتقدم على المجروب جاءوا حال من الناس والناس مجرور وهم تقدم عليه. يقول ما أرسى الناس إلا كافة للناس تجعل كافة حال من الناس هذه مجرورة ومتقدم الحال على, على المصاحف المجرور قالوا ما يجب هذا <تصفيق> <تصفيق> المصريين قالوا لكن قالوا قاعدة قالوا واقع ما هي قال إمام السيد القاسم له حال ولا فهمان <تصفيق> حال من أغير أغير حال حال حال, حال من الناس هذا المعنى ذي في باكر ما قلنا فيه المكرين يتاولوا هذه الايه بتاولوها <تصفيق> والله في الواقع ذي في باكر يعني ارسل ناس للناس كافه جميعا يعني قال مرسل ناس الا كافه للناس يعني الا للناس كافه كافه اذا حال من الناس ولا به مانع منها وقلنا لهم قال امام حساب القاذل انه يجوز ان يتكلم حال ولا به ورب كثير من النحويين غير غير النحويين بكثير بيقولوا انه يوجد تقدمها على الاصل تقدم الحال على صاحبها المجرور وفي شواهد كثيره <تصفيق> اقترب هذا المكان ما به ما نعد ذا اكبر جاهن الايه اكبر جليل على جواز تقدمه لانهم ما بده تروح الا تافه يعني لا مثل الاوله صارت لنا كلها كافه يعني تافا ورجع يحينه فكح يطلقات فتن هلو هستان مباررة ما بارجي كيه والله ماهنج حاجب اذا ما احنا بحاجب كذا نقول الله للناس كافة فشيرا ها ما ارسلناك الا للناس جميعا ما ارسلناك الا فشير ونذير تبشرهم دا الجنة هذه الله ونذير تحذرهم من النار ما عليك الله هذا الامر ما عليك انك تجبرهم ولا تأسوقهم ولا ما عليك الله هذا الامر ولكن ما اكثر الناس فالمفروض انهم يستفيدوا من هذا ويدروا ان ما هو يفرحوا بالبشارة ويسائلها ويحذروا من العذاب اللي باذن الله يدرهم منه ويترفعوا ويتركون ما, ما يوصلهم اليه قال ولكن اكثر الناس ولا بيعول من هذا الامر فبدل ما من عذاب شديد ويوعدهم الناس بجنه ويعني فيها من الاش يعني يعني كل النعم ويعني حياة دائمة مستقرة وراحة أبدية ما يرضى ويسمعوا له ويعاندوه فقال هذا أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بي يعني إن هذا العمر يقولوا هيا واحد إذا حصل صد إذا حصدت هو صد قلنا واحد برجع ذلك هذا من, من المبالغة في الإنكر قل لكم يعادوا يومين لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقديمون قال معكم يوم يجعي يوم القيامة محدد ما مقدمين عنه ولا أنتم لا تقدروا أن يعني ما هو الله جاء مقدم هذا الأيش ال... في الأنفلواه الأخيانا يستعجله قالوا ها قاوا حين عباجي يلا فأنا يقولوا يلا ها عباجي لليوم ويقولوا يا عاد بن عرب ما عملنا ساوي حين عباجي العجاب فقال الله ما هو هذا يوم محدد ما أنتم مقدمين يعني ما هو تقدم ولا هو متأحسر يعني لو حاوتوا لو أنا أنكرتوا لو سبرتوا وما سبرتوا ما هم تقدم ولا هم تأخروا قل <تصفيق> لكم مئات يومين لا تستأخرون عنه ساعة يعني إذا جاء ما أجل يمكن أن ولا لحظة ولا تستقدمون ولا يمكن يتقدم ساعة يعني ولا لحظة وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بينهجه قالوا أن الكفار قريش سألوا عن محمد سألوا اليهود يذكرونهم اوصافنا وقالوا هم درينها في كتبنا قال له درين هذا في كتبنا للنبي قالوا ها, ها كتبهم كذب وهو حتى كذبهم جماعة قالوا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن نحن نصدق الله لهذا القرآن. ولا الذي بين يده بيقول بين يده يعني دي قدامه يعني الكتب هذه سبقته يعني ولا بالكتب السابدة بين يديه يعني يقولوا دي بي بين يديك عزيبوا الدعمة كذي سبقه فنحن مؤمنين بالقرآن ولا بالكتبة ذي سبقه دي. ولو ترى الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضهم القول قال ورجع بيقول يعني بيقول اوه لو ترى كيف برجعيوا حالا يعني دولة ذي حنديب عامدوا ولا بيربوا يسمعوا الحق ولا يسمعوا ولا يستفيدوا وكأنهم ايسمعوا معهم اقول لو ترى كيف بيريوا هنا قالوا بيقولوا لو ترى هنا بيقولوا لو شرقيه وجزاء ما عاد ينكروا احيانا قالوا يعني لو ترى تراه من ترى ايش ايش فهمت لكن يعني مع الذكره من فضعت مع الذكره الجواب احنا بنستعمل هذا الاسلوب بنقول او لو ترى ايش باجي ولا لو ترى ايش حصل ما عاد بنقول من من من لك من تاع وش بنجيب يعني انك لا راي ندير ما في انت ده ولا تستغرب ولا يستعمل هذا هو عادة من أثالب العرس فقال ولو ترى إذ الظالمون مغرفون عند ربهم يعني لو ترى خبا يجو يوم القيامة يرجع بعضهم إلى بعضهم يلقال. قال برجع يتراددوا كل يرجع يعني يرد القال على الثاني قال يرجع بعضهم يعني يرجع القال إلى إلى بعض يعني يرد يتراددوا يعني كل واحد يجب كلام يجب كلام يرد في واحد ويجع ذاك ينكر ويرجع كل واحد يعني يتناقروا فيما بينهم كل واحد يكذب الاخر وكل واحد ينفي ما قال الاخر فباعث كلنا ذلك قال ايش اذ يقول الذين تضعه وده معنى يرجع بعضهم إلى بعض يقول اذا يرجع بعضهم الجال الى بعض يعني يرد الجال اليه يعني يتجاوب عليه يعني لا راح يجوا كل واحد يرد على الثاني عليه كيف باجو موقفهم معني ما عاد ينفع شيء ولا عاد يرجع كل واحد يرد على السبب فساء فالاخر ولا عاد ينفعني قال اذ يقول الذين استعبهم الذين تكبروا لولا ان تملكوا النعم امين قال بيرجع يقولوا الضعفاء والساكن لانهم بيتركوا طاعه الا لكبار او اساده يعني اسادات المكبران بالاعمال وان هالكبار بيجي مع المصالح ان ما يرضى منهم الا اجبر الرسول بيجي مع المصالح عليها وان المستعبين بيجي لان بيضغطوا عليهم ورجعا برجع اي ما انتم جاحنا لولا انتم لكنا ما مومنين ورجعوا على اليكال الذين استكبروا للذين تبعوه نحن سددناكم على الهدى بعد ارجاكم ما, ما, ما خليناكم يعني كان انا احنا الهدى بعد ارجاكم يعني دجالكم الهدى ودريتو بل كنتم مجرمين يعني إلا أنتوا ما هو صد هذا بل أنتم أذي أنتم مجرمين والله فالوادع ما إحنا ذي ما بيدنا يعني ما إحنا يعني ما جهدنا نقهركم على هذا الأمر يعني ما إجبرناكم على ترك الإيمان بالرسل ما ما منعناكم لو بدكم يتأمنوا متأمنوا نحن طلبناكم عن الهدى بعد إجاكم بل كنتم مجرمين لأنتم أذي ما بل لكم كذا ما فبدأتم يعني سألنا بيقول أنتم أنتم مجرمين واتبعتوا هواتكم واتبعتوا هواتكم ورضيتوا بجل إغراعات والله لجل أشياء غانية ما نحن أجبرناكم وقال الذين استبعهوا للذين استكبروا جاء جواب المستضعفين قالوا بل مكروا الليل والنهر قالوا لا مكركم قال كانوا بالذن علينا في الليل ونهار بالذن علينا وتمكروا وتحاولوا تفغطوا علينا وتهددونا وإغراعات وكل شيء نحن لا نؤمن هذا اللي خلانا هجمان نؤمن بل مكر الليل والنهار اذ تعمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا تقول لا انا بالله واحنا ون... احنا وتقولوا لنا ليش احنا نؤمن بالاله هذا وبالاثناب ونا الهتنا وآله آبائنا هذه مكر الليل والنهار المكر في الليل والنهار انا تقولوا مكر مكر في الليل والنهار وهي جليلها الإضافة بمعنى فيه نقر الليل والنهار إذ سأمروننا أن نغفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة قالوا جاء كلهم في دمائش ما هناك من. لا الكبار الكبار, الكبار ولا المستفعجين وأسروا الندامة لما رأوا العذاب جحير العذاب قالوا يسبروا الندامة هنا أسروا قالوا بيستشكلها بعضهم كيف أسروا؟ يعني وقت ما عبيهم أعب بهم فعل إسرار الإسرار كأنه واحد يتحمل ويسكس لا يخبر وذا موقف كده وصعب ما عجزهم يسرهم بعض المفسرين قال أن أسبروا بمعنى أظهروا والأسبروا تأثير بمعنى أدال السر إنها من الأفضل تستعمل أسبروا بمعنى كتم وتستعمل أحيانا بمعنى أظهر لكن قال إمام حسين القاسم العياني أدالها معنى جميل يعني إشتين منهم قال أسبروا الندمة يعني منهم في نفسهم في من داخل منصب و اظهرها ايضا فاسروا يعني, يعني ماهما بالله ندموا بألثنتهم بس ندموا يعني كان نهزال بقلوبهم وعقولهم و ايش و اظهروا يعني حتى ندموا على ذلك و حتى ندم داخلي ندم عميق كان نهزال و لا تفصير جميل لك سيب قالوا واسروا الندامة ك... لا اظهروا لا يعني كتموها ما يعني إشتيني به يعني نبطوا بالنجامة وأثروا في فصل يعني جاء معناها المياه ندموا ظاهرا وباطلا رات كذا ندموا ظاهرا وباطلا نعم الله نعم الله في النابيان هنجال لا يحفرون لك هل لتبعنا معنا فحفا أسفوا والأبياء أسفوا كل ما سوى حفظ اللبتانين بالنجامة ايه ما بل أن والموقف قعد وشدة عثرة ما عاد يقدر يتحمله ويصر له ما يخبره ما بالعاده الاصرار كان اي شيء واحد ليش متوبه اذا انا قد وقعت في غلط وكنت ندمت ومشت اشمتوبي يصير لا اخبرني ان ندم يقول له حديث يعني لكن ما في ذا الموقف مع عاد جهته قلت يعني قد ندم شديد ولا عاد جهدي يتحمل ويبقى يخبر معه ايش فلان بعض المفسرين بيقول اشرب مع الاظهر لكن تفسير الحساب القاسم خلاه على ماي يعني حتى يعني, يعني الندم حتى يداخل قلوبهم يعني أظهروا بالقول وأسروا في نفسهم يعني حصل منهم ندم ظاهراً وضاطناً وذلك تفسير جميل حضر حضر أمتنى حضر أمتنى. يعني إنه يشترين قب يتكلموا قب الندم عاد يسروا داخلهم قولهم ما لإنه يعني ما عاد يسروا يسروا فاشروا ندمته قال وقال الذين الصرف الذين استكبروا ونجعل الندمة الندمة العذاب وجعلنا الاغلال قالوا ارجع وقت هذا وقت الحساب قالوا جعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ارجع كلهم جعل الرب الاغلال بيطوق على رقاب في اعناق الذين كفروا ما لهن معد هنا فعل ولا ام امنجى هل دون الا ما كانوا يعملوا ذي ما ما هم جزاء الا جزاء يعني ان اعمالهم هي اللي وصلتهم الى هذا الامر هذا الشيء يعرف دحين هذا الاعمال الذين هذه دحين استكبارهم وعنادهم رجع يجي ويندموا عليه أشد الندم حين رجع يجازى على هذا العمل ورجع كل واحد يقول ايش يجي له طوق على رقبته وجعلنا الاعناد في اعناق وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل جزاء من لا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها ان انتم ما ارسلتم بكافر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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تكربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء البعف لما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين أسعون في آياتنا معاجدين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبصد الرزق لمن يشاء من عباده ويكبر له وما انفق شيء فان ويخلفه وهو خير الراجقين قال الله تعالى وما ارسلنا في قريه من نذير الا كانوا مترافعا ان انتم ما ارسلتم به كافر تعني في هذا تفليها للناس فيناديهم ويبذل الجهد لاجل هداهم والجائع عندهم يصفروه يقوله بل ومجنون ليش قال ها سر ما انت اول واحد ما بنرسل في قريه منذر الهم ونذير الهم ويحذرهم إلا بيقولوا إيش إلا أنكروا وقلون هذي ينكر أكثر إلا قالوا مترفوها الأغنياء والكبار هذا أكثر من إيش من يعاند الرسل إلا قالوا مترفوها يعني, متر يعني معهم أموال مرتائي إلا قالوا مترفوها إننا بما رسلتم بيسافروا في كفروب ما جاء بها الأنبياء فلا إذا إذا تقدر أنها ما بالله أنت أو تعتقد أنها أنت وحدك فقط الأنبياء ما يعني ما بنرسل إلى أي در إلا هو يتذبه. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا قال الرب يقولوا كذا قال ها جوابوا على النبي قالوا ها احنا أموالنا أكثر من أموال وأولادنا وحنا كثير يعني أموال وأولاد يعني نحن أحسن يعني رضي الله علينا حين بيعطينا الأموال قالوا كذا استجلوا بكثرة أموالهم وأولادهم على أن الله راضي عنهم فاذا الله راضي عنهم اذا ما يمكن اذا جاوبوا حدث ما يمكن يعذبني اذا انت إن الله هدينا ورزقنا وذي بها بير... الله بده أرزق... رزقنا وانعم علينا اننا راضي علينا. ما يمكن هيك إيش... فقالوا حين قد كد... أن... أن... انعم الله علينا في الدنيا كثر الاخره عليها قالوا فاذا لن نعذب في الاخره وقالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن المعذبين اذا احنا كذا فاذا فاذا كنم ما نحن لن نعذب في الاخره لان الله قد ايش اعطى راضي عنا كان نبينا والدنيا عالمات فت اها آه فذا اذا الكثره الاموال والاولاد دليل على رضا الله علينا فايضا اذا هو راضي علينا فكذلك في الايام قايم اسمه اسماهم عذب لنا جوب النبي قال, قال الله كل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قال قولهم الله يبسط الرزق يعني يزيد يصفع يعني يزيد الرزق لمن يشاء ويقدر يعني ويقدر يعني يقلله على من يشاء يعني ما هي مسألة على رضاء من الله عن الشخص ولا على أيش عدم الرضاء الرزق ما هو معيار وهذا بعض الناس بغلق في هذا المسألة في اعتبر الرزق معيار للصلاح الشخص إذا جاء له قالوا ها أنه سجيد والله بعضهم إذا جاءوا بأموال كثير قالوا ما أنهم بني كيف قال ها الرزق ما هو معيار للصلاح والفساد قل ان قال قل الرزق لمن يشاء ويكذب بده جيد بده فرد في بسفر لك لمن يشاء سواء صالح ابو طالح ويقدر عليه يقلل الرزق سواء كان صالح او طالح ما هم مقياس ولا هم عيار ايش تقيسوا بالصراحه الناس ولا اجرب الله تظبرن رضا من الله ولكن اكثر الناس لا يعلم وما بيعرف ما, ما بي... يعني ما بيحمو بيربطوا الاشياء يعني حسب يعني ما بيضرب هذا الامر انه إن, إن, إن, ان الله هو اللي بيوسع الارزاق للناس انا بقول على الجمله ان الناس بيضره ما بيغمس والله لا لا بيم... لا ليش ما بيني لا احكي باللي من المعين ودني مساره وعم لا بعض ما بي... أ... قالوا مثلا أ... كثير من اصحاب الاموال ما بيرحموا ان ربيه ذي بيديهم عندهم ما بلا شطارههم عندهم يعني ما يجرح اي حدا لمح الناس مم. ما اشتنه ولا يعلمون انهم معذورين ما بلاشتنهم يقول ما, ما بينتبهوا ولا بيحيلوا والله لو بيتأملوا يتفروا ان الله هذي بتحكم فيها كلها بيشتيرهم بكثير مثلا من أسحاب بعضهم بيقدر انهم ما بل الله ببصروا وشبارتهم وحيضاهم بدري ايش نيقب بيسترح خلالها كذا ما عدت لها من ربي بيردو قذي بيسويش فلا استن الله اللي بيفتطر رزق واللي بيوسع في الرزق هو اللي بيناهي قلل الرزق ولا دليل ولا ايه وراقب ايضا علامه الرزق علامه الارضاء من الارضاء من الله ولا اهل استفادوا من الله والله ولا قلل قلل رزق فحب من الله يعني ما بيعينه في ذي الامور ما بيدروا بي... لا حبيبتي لا ما, ما, ما بيحلموا لا بيزومان ايه خلني بسبر ما لا خل الوضع ما بيعلموا يعني ما بيبنوا على هذا هم قالوا لا ما كذا كثير منا عندنا مبلغ شباره وكاهو لا خلينا نتامل وانتبهنا على هذاك لا لا يعني لا اراده ما بلان الله ما يدو... بيجعل الله بسبب الله بيصبر جمام عشيه وقالها رزق مدريكا لا بجيهوها ما بلانك كاد إذا بها بعض الهمة بيجعل الله مقابلها بيجعلها سبب وبيجعلها نجاح بس والله عزها بيصبر كم من واحد بيجوه وقضو حذكة وجوه ال... يعني الفقر قباية يعني نهي تماما وعبتها هم دينتها وبعضهم بيجوا ما هو داري ولا هو داري فهاجة هو موالها ماشي الصد فقال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفاء حين قالوا ها نحن أكثر أموال نحن أكثر أولاد باقي ربي بارضا علينا قالها أولا ما هي مجياس للصراح ولا شيء ثانيا ما هي مافع لك أموالك ولا هنا أفع لك أولادك ما هي مقرب لك عند الله إذا على هذا الطريقة وما أموالكم ولا أولادكم باللجين تقربنا عندنا ظلفة يعني تقربنا تجيبا ما أنتم تكربته ولا جليل يعني عندنا إذا أنتم كذا ما فيها فالسلح فلذا قال إلا من آمن وعمر صالحا يعني أموالك مهما بلغت وأولادك مهما كانوا مع م Julkbianدج بإليك ولا عمنافع إلا إلا إذا كنت مؤمن إلا إذا كنت مؤمن قال إلا من آمنت وعمل صالحا هذي يباpis يجب أنصلها أمواله اموالها بتنفع يكسب بها الخير ويسب بها عند الله وكذلك يربي اولاده على طريق الخير وعلى طريق يعني على على طريقه الله وعلى الشر على ما اراد الشر هذا بيكتب عند الله ويقرب عند الله اذا قال وما اموالكم يعني في من بتمسحها بالاموال ان ما يعني إن الله راضي عليها وان كان ما عده ربي قال قال له ما يقرب لكم وما اموالكم ولا اولادكم الذي تقربكم عندنا ذلفى ذلفى يعني تدريبا هم مطلق الا من امن يعني قال لكن من امن لكن من امن وعمل صالح فاولئك لهم جزاء افضل مع باقي تنفعهم وجلهم اجراء مضاعف فذا قال حسنات عشر امثالها فتقربهم اموالا واولادهم وجلهم اجر مضاعف على على اعمالهم فلا قال لهم جزاء وهم في الغرفات آمنون برجاء قالوا في الجنب الغرفات في الجنة آمنون ومتمأنون فالذين يسعون في آياتنا معاجدين ونذي بسارعوا في إنكار آياتنا وعناداء و... أولئك في العذاب محضرون قالوا هؤلاء يفعلوا هكذا برجاء يحضروا في العذاب قل إن ربي يبصد الرزق لمن يشاء من عباده ويكبر له يعني اتكرر لهم هذا القعد الرزق الله ذي بيبصده لمن يشاء وبيقل له وهو دي بيقدر، يقدر له يعني كأنه ما بلا شيء يعني ما يستر إباعه يكفيه يقدر، يقدر عليه ما يستر جديد ولا حاجة قال وهو كيف ما هو وما أنفقتم من شيء فهو يخريفه ودين فقال وذا أنفق الإنسان في أي شيء أي شيء ينفقه فالله باقي آيه فيعوضه لأن الله قد آيه وعد أجر عظيم فإنه قال أموالكم وأولادكم قال بعتم فأهمه قال باثم فاذي اعمل بالله عمل صالح وباجي لها ايش اجي مضاعف قال وما انضغط من شيء فالله يخلفه فيعوضه الله وهو خير الراجين تعويضه باجي من احسن ايش تعويض. لو ما بالله من تعويض انه يجي الواحد بعيش باجي له مقابل افضل منه بكثير لو لم يكن الله في الاخر احيانا بيعوضها الله في الدنيا احيانا بيعوضها الله في الاخر قال نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم فالكانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين أظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين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 ثم يقولون للملائكة ما يقولون ملائكة أهؤلاءux يشاملون قالوا برجاء الشرح لأنهم تقولوا كان يسعى السلام وال podiaعب ذلك بأن الملائكة بنات الله يعني أنه من أنه عاليها يورجع رهابي ورجعن يسعى الملائكة يوم ال Angel Calle قد أنت وأنت وأنت أحسن ورجعن أسألهم الملائكة ذول ما كان يسعى الملائكة هؤلاء اياكم كانوا يعبدون فقالوا يعني الملائكه سبحانك سبحانك انت ولينا من دوني يعني نزهت عن ان يكون معبود معك انت ولينا من دونهم ما يعني ما معنى الا انت ولي من دوني من دون عبادتك بل قال. كان بيعبد الجن ما الملائكة. الملائكه قالوا الملائكه الذين يعبدون لا يعبدون الجن. الجن يعني شيطان يعني ما كانوا يطيعون الجن معناها عبده الجن يطيعون الجن هل اذا قال بل كانوا يعبدون الجن اكثر بيعبدو مع في الواقع بفروس ما بنعبد الملائكه الملائكه الملائكه الله ان ما بيقولون الشيطان اله جواب الملائكه ما كانوا يعبدون ما لا بيعبدون ان احنا يطيعونا فيما بن احنا ما بنقول الا بما يرضي الله لكنهم يعني الشياطين يعني ابن الشياطين يعني يقولون لهم يطيعوهم يطيعوهم حين يارون لهم كلها عبده الملائكه اذا الحين يقولون الشياطين انكم عبده الملائكه اطاعوا الشياطين فاذا عبدوهم لان الطاعه يعني عظمه العباده انك اطاع يعبد اللي يعبد البلقان ويعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون اذا ما معنى ان بيعبد الجن بيقولوا ان الجن الهه معنى الجن يعني أكثر أكثر مؤمنين يعني لله يعني متبعينهم يعني في الواقع لان إذن يعبدون الجن بالأهناء العبادة معناها في الوارع هي العبادة بالإيه؟ في الطاعة لأننا نحن قلنا ذا حين عذيب رضاء للشيطان هو بعبد الشيطان عذيب رضاء للشيطان قالوا إنه الشيطان الآن لأن العبادة الطاعة في ذا واحد بيعبد الشيطان قدوم هل عين بعبد الشيطان في ذورة الملائكة قلوا برجع نسألهم ونقول لهم هذورة كان بعبدوكم طبعا الله عالم ثاني أن الملائكة لا يسعى إلى هذا الأمر وأن منزهين عن هذا الأمر لكن أراد الله أن يسألهم لجيوا ليجوا ويسوا الناس يجيوا ليجوا عليهم يعني يجيوا إيه، يجيوا عليهم قال هاما الرجع يقولون لهم يجيوا عليهم قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ف الكان ويعبدوا للجن والله ف لا تسمعوا خلال الشياطين بس ما هم يتعبدوننا فالتاة يعبدون للجن أكثر بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا كراما لان الحين ما عاد احد نافع لحد. لا حتى الملائكه ما يمكن تفهم والله مين يفعل ولا حد ينفع احد الله فاليوم لا يملك بعضكم يعني ما عه هنا على احد لو كانوا يعبدوكم ولا فعلو ولا يعبدو من عبدو ولا ما فعلوا ما عاد حن نافع لا احد فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وَنَقُولُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عذاب النار التي كُنْتُمْ بِهَا تَكَذِّبُونَ الزعبان قل لهم ها ادعموا مع المحيز ذوقوا عذاب النار نعم كل من اهلات الله هذا العبارة نقولوا للذين ظلموا هذه مشكلة يعني ما, عد ما عدها مثل السفر بس أي واحد ظالم حتى على العاصر أذي عصير ربي كذو ظالم أي أذي عصير ربي خلي واجب والله يفعل المحرم يعتبر ظالم بقى يقول هنا عبر ما قال للذين كفروا كل للذين ظلموا يعني كل من ايش عصى الله جعقال برجع نقول ونقول ونبو ونبو الذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ولو ما قلنا ان يعني قد يقولوا عذاك إذا هذا الذي بيكذبوا بالنار لهذا يتبر التكذيب ولو ما هو يعني ما هو برو يتكذب بالنار تقول ما بشي نار العاصي فالواضح هم تحين يجيب يكذب بالنار ما قال رأيت الذي بالدين فذلك الذي يعدون عنه فيما لا يحب على طعام يسكن له مثلهم بيقول قال بيكذب في الدين. يعني أذي ما يعمل للآخرة ويعمل للأيش أذي ما يعمل ما ينجيه من جهنم ولا يعمل أو يعمل ولا بيعمل ما يدخل للجنة فهذا بيكذب كان كأنه ما بيقول ما هو سب فأنا بيعتقد ما هو سب أنه بيجيه جنة هنا فقال الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا أثلى عليهم آياتنا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدهم أي آياتنا بينات قالوا بذلك يجعلهم الآيات آيات واضحة بينات واضحة دلالتها واضحة وظاهرة. يعني المفروض أنهم يستفيدوا منها ويبادروا إلى الأهل ويدروا أنهم في خطر عظيم ويبادروا إلى أسلح أنفسهم لكن إذا جاءت كذا قال قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدهم يحاولوا إذن والنبي ويحاولوا يعني يثبطوه وينفروا الناس عنه ما هذا الا قال ما هذا الا رجل يريد أن يصدكم عما كان عبد ابائكم يعني ما هو رسول من عند الله ولا شيء ما بلا احد شيء يلعب عليكم ويخرب عليكم هذه يعني حاجه انتم عليها وابائكم عليها وانتم عليها من قديم الزمان وقالوا ما هذا الا يكم متر وايضا ما هذا الذي اتابه يعني القران والايش قال ما هي الا يكم متر وقال الذين كفروا بالحج قال كان هذا الكلام للمشركين بيقولوا هذا الذين ينكروا اه لان تثيهم الى عباده الله وحده وترك عباده غير الله وقال وقال الذين سافروا للحج قال واصل صار كلهم سواء مشركين ولا يهود ولا نصارى والامنح وقال الذين كفروا بالحج لما جاءهم هذا الله سفر مبكلا قالوا لما جاء النبي وايش جاءهم بالحج قالوا ما هذا الا سفر وانكروا ان كانوا روات وان وما اتيناهم من كتب يدرسونها يعني وليش بيبروف كذا ما يعني تعم معهم حاجه شيء من ربي قال لهم عليها كلام ما معهم كتب يدرسوها ما قدر حتى انا اكتب ما يضرب يقولوا يحكموا على ان نبي بنكذب والساحر والنكذ وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير قال وما اتيناهم من كتب يدرسونها يعني يقولون مين جاء لكم هذا جا التكذير حين جاء لكم كتب و جعلناه و اوحيناه اليكم انها ايه و ادليناكم على هذا الم حتى حكمتم و اطمقكم قال ما قد وصل عندهم كتب نهائيا وما ما من كتب يدرسونها و ارسلنا اليهم قبلك من نذير ما قد جاء اليهم ايه نذير و حتى المفرح و ما قد ابثلنا اليهم انجهم يستجيبوا ويقل لهم بلاغي مثل الناس في غير ذرا اهل النصارى اللفع يعني النصارى ما قد معهم كتاب وما معهم ايمان ذراكم مع الايمان بين اهل الكتاب وبين المشركين اهل الكتاب عندهم مؤمن بالله ومعهم عند يا مؤمن بالله ومعهم كتاب ومؤمنين بالله ما بلا انجاره ان فيهم لكن فلذا ما بيحارف, بيحارف الشرع مثل ما بيحارف المشركين بيقول سهرة إذا بدأوا الكتاب بيقعدوا فإذا ما بيقعدوا في بلاد الإسلام ويصرب عليهم الجزية بيقولوا أهل الكتاب إما المشركين لا لأنهم ما أي وجه حق فولك أما أحمد نبي وقم كتاب وقلوا بيعبد الله وقلوا أن يعني بيعبد الله فقال المفروض من ظلم على الأجل النبي يعني يعني يرجعوا يعني يحاولوا يحتذوا عدم يعني بعيدين من الايش يعني في ضلال كبير ما قد يعني عاد بيكرهوا الاله عاد يجعلو الله ايش اشراكه وما ارسلنا اجاره وما اتينا من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليك اليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا اشاره ما اتينا فكذبوا رسلي فكيف كان نبيك نبي يحذرهم يخوفهم تخويف شديد قالوا هذ كذب والذي قبلهم الامم الثابته وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مئشار ما أتنام يعني بريح ما بلغوا مئشار دولة يعني دولة أصحاب قوة وأصحاب يعني نعم كثيرة كانوا قالوا في الأعمار وفالأيثام وقوة في الأيثام وقوة في, في كل شيء وأيضا كان مع أتا قوة بالنسبة للدول كان بكون دول سوية كبيرة دولة ما أمشي فدولة أهل مكة وقريح ما بلغوا مئشار دولة ما أم في العشرة. حتى قالوا معاشر عشور عشور العشر المعاشر قالوا المعشار وعشر العشير والعشير وعشر واحد في ال1000 درهم ومع ذلك ذولك هذيهم كانوا مثل اللي يقول مثلكم باجو 1000 مره اكثر من 1000 مره كذبوا رسلية ورجع عادة بنائم في كيف جاء العقابة يعني لأنهم عرفوا أخبار الأمم الماضية يعني دربوا كثير من أخبارهم وكان يمشحين يسافروا بيروه يعني يدعوا من على المدن التي كانت فيها الأمم السابقة ويروها كيف يدمرها الله يعني يبيذكرها وفي كثير من البساطة عند الناس وسبحات مشهورة كان هذورة عندهم حين كذب الرسل سروا كيف جاءهم فانتوا منتوا مثل عشر عشر, عشر عشرهم كنتم ايها الركب مربي يعني فانتوا ايش أكثر انتوا ضعفاءي لاحظ اكثر من ابي كثير فايش الله وخافوا ورجعوا الى نذران ما هنا في لكم لا قوتكم ولا هنا في لكم شيء فانتوا شيء قد الله قد ان تقدم من اش اكثر منكم واشد منكم وقد الذين من قبلهم وما بلغوا اشاره ما آتيناهم. يعني وما بلغوا يعني اهل مكه او اهل قريش ما بلغوا اشاره ما اتينا على ما استعبد الذين من فكذبوا رسلي الان اولين السابقين فكيف كان انكير يعني فكيف كان انكيري شلون كان الجاء انكاري عليهم كيف جاوا غضبوا عليهم كيف جاوا سخطوا عليهم كيف كانت عقوبتي يعني كانوا بده امر هذا واضح وش معروف هنا بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 433 السلفه ايه 46 لا لا الاستر دي بس اسم الله جل بالله من الشيطان الرجيم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 فَلَوْ تَرَى إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاهِشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَكْذِبُونَ بِالْغَيْبِ من مَكَانٍ بَعِيدٍ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم نور قلوبنا بالإيمان وارزقنا العلم والقرآن وارزقنا فهم القرآن وارزقنا حفب القرآن وارزقنا العمل بالقرآن واطرد عنا الشيطان يا رحمن قال الله تعالى قُل إنما أعيضكم بواحدة فعد دعاهم وبين لهم الآيات ووضح لهم الآيات في قال في الأخي بعدها قُل إنما أعيضكم بواحدة أنا أبقى أعيضكم بحاجة وحدة يقول يعني بحاجة وحدة يقول لهم كذا بخطلة وحدة والشيء هذا أن تقوموا لله يعني قوموا من هذا المكان يعني يجردوا أنفسكم لله لأن احنا قلنا هم في الواقع مؤمنين بالله ما أحد يفرع بالله يعني هم مؤمنين بالله ولو كانوا يقولوا أن الأطناء من الآلهة يعني يعبدوها تقربهم إلى الله ما ينكر الله فقالها خلاص قوموا قوموا لله يعني يجردوا أنفسكم و اتركوا العصبيه واتركوا اي اي حسابات اخرى لا يعني لا تسحبوا يعني لا تفكروا بل يعني اهواءكم قوموا لله وقوموا كل واحد واحد كل واحد لحاله والله اثنين اثنين لا حد تقعدون تسمعين ابشروا كيف الايه هذا هذه اللي جالت كيف كلام الله والمفروض ان احنا نتبع اله واحد نجعل هذه الأصنام بما يجي ولا بتنبع ولا الضر آلها مع الله يعني كأنه قال فكروا بروية كل يفكر كل واحد وحده يقول له يصف... ذهنه صافي ولا أحد يشويش عليه ولا يجو بها... يعني إذا هم يجتمعين جمعة قد واحد يجو واحد يجوه بجامل الناس ما يقول لا ما يعني بي... ما بيجزم يقول بآراء لا يتغضى الناس فكل واحد يفكر وحده قل لا اثنين اثنين قلوا اثنين اثنين لأنه إذا هم إثنين كل واحد ينبه الآخر فقال افعلوا هذا الأمر وبسروا كيف انظروا فيه كلام في آيات الله وهل لأن الله هو الأخالق والذي يستحق العبادة ولا يستحق غيره يعني لأنكم لو تأملتوا أنكم باتعرفوا الحقيقة هذا الكلام بعدها قال ليش ما بصاحبكم من جنة هنا اشتين ما معنى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ثم تتفكروا بس ووقفوا قول يا رجال بعدهم ما بيصاحبكم من جنة فاحبكم انتم صاحبكم هنا بيقول ما بيصاحبكم يعني الرسول صلوات عليه وعلى يعني ما ما محمد مجنون ما صاحبكم يعني انتم عارفين له هذا صاحبكم وهم عارفين انه من اعقل الناس وارجح الناس عقل وهو زين يعني يعني في الصدق والامانه والوفاء وال... كل الصالحات ويضرب به المثل ما في يعني ورجاحه العقل هو دي كان يعني بيحل يعني يعني يعني كثير من المشكلات عندهم فأنتوا عارفين أن أكثر الناس يعني في رجاحة العقل ما فيه جنون ولا فيه ولا هو حولها جنون ما بصاحبكم من جنة كيف أنه بايجي بهذا الكلام لأن في الواقع قالوا الكلام هذا بإجابة إما أنه واحد مجنون ولا واحد قدر أختارها ربي ما بلا واحدة مثل ذلك إما واحد مجنون ولا واحد قدر أختارها الله لأنه ليش لدي رسالة يا الناس ما بقدر هم انتو عارفين هذا صاحبكم انتو عارفين لا ما يمكن ان يكون مجنون ما بدي إلا انه ايش رسول من عند الله والناس كده اختارها الله لهذا الامر ما بي من جننه انه هو الا نذير لكم ما هو الا نذير لكم يحذركم يحذركم من شيء انتم مقبلين عليه من عذاب شديد انتم مقبلين عليه نذير لكم بين يدي عذاب شديد هنا يعني بين يدي هنا قلنا لكم بين بقلوب يعني ايه بين يدي يا ديا يعني يقول هكذا بين يدي قدامي وهنا بين يدي عذاب يعني قدام العذاب وش يعني قدام العذاب يعني قبل العذاب قد هذا المعنى قال كأنه قال قريب من العذاب يعني قد العذاب بعدها قريب فهو بيحذركم من عذاب يعني بيحذركم بين يدي عذاب شديد يعني قدام عذاب شديد يعني فلذا يقولوا أنه يدوه يعني, يعني يعتبر أنه معده, معده جائع بعدها عمر طويل ولو يعني بالنسبة للأرض وتعمر الإنسان أو العمر الإنسان إذن بين يدي عذاب شديد يعني أمام عذاب شديد قدام عذاب شديد يعني إنكذا العذاب الشديد قريب منه يعني قريب من وقته فكأنه قال حذركم من عذاب والعذاب قريب قد ناعيش وقته قل وعذاب شديد يعني بيحذركم من هذا العذاب الشديد أبي قد إيش قرب وقته قل ما سألتكم من أجر من أجر فهولكم قل أي حاجة إذا سألتكم إذا سألتكم أجر على عملي هذا فولكم يعني في الواقع أنا مبلغي أحذركم وانفعكم ما معي مصلحة مشتي منكم ولا حاج وإذا سألتكم على شيء فقدولكم وفي الواقع ما يريد منهم أي شيء فلكن قال فإذا سألتكم شيء فولكم وربما إذا سألهم شيء قال إذا طلبت منكم شي فولكم انتبه يا هذا الآية إذا طلبتكم شيء أجر على عملي فالوادعه لكم يعني من أطالب الله شي لكم أنتم ما يعني مطلح ذاتي فلذا قلنا لكم فيما يسبق في دوله الفعالة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة لا قل لا أسألكم عليه أجرا لا قل لا أعشت منكم أجر على هذه الدعوة إلا المودة في القرب. لماذا؟ والمودة في القربة هي فاج أهلهم لأنهم إذا ودوا أهل البيت بيتابعوهم وإذا تابعوهم يعني استمروا على الحد وأشبه أصبحوا من الناجين كأن هذا يقول لا أسألكم عليه أجراً إلا الاستمرار على هذا الدين والثبات عليه حتى الآية لا أجر لكم يعني ماشتي منكم أجر على عملي إلا أن يقول ماشتي أجر على عملي ودعوتي وهذا إلا أنكم تستطرحوا وتستمروا على هذا فعبر عن هذا بقوله إلا المؤدثة في القربة لأن قلنا لكم المؤدثة أهل الجيس هي الضامن للإنسان للنجاة لأنه إذا ودهم الإنسان وحديقهم بقى يتابعهم ويكتفي آثارهم وهم ذي بقى إيش يوصلوا إلى النجاة إذاً هذا دي جاء لنا هنا قال ما نسأل لكم إذا سألتكم كيف هو لكم عادت قال ما نسأل لكم إلا في القربة يعني إذاً فيه لكم تأكد التفسير الذي قلنا لكم فيما سبق هذي يقولون الله أنه ما يشفي أجر إلا المودّة في القربة يعني إلا مثل حسن هم وهنا قال ما إن سألتكم من, من أجر فهو لكم أي أجر أسأله فهو لكم هو هناك لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربة إذا المودّة في القربة تعتبر لكم الفائدة لكم لأنها هي الطريق الوحيد الذي باي وصلكم إلى الجنة وباي إيش نجيكم من النار كل وضع معي أجر ايوا فالواقع يعني كان ف... مني شي فور مسرحه لكم يعني نعم قولوا من اجلهم فهل لكم ان اجريا إل... ان أجري إلا على الله من قال اجري وجزاه الله انا ابن اطيع الله ابن انتظر والله بايهني على هذا وبايهني ثبا وعلى... وهو على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد مدرك ومحافظ وعارف لكل شيء وما يجري من الأمور فودي باجاديني هو يبايع يجي كل واحد على حسب عمله قل ان ربي يجذه بالحق علام الغيوب الله فودي بك مثب الحق اما يجذف يعني ان هذا الحق وهذا الدعوه هذه عند الله الله فودي بك مثب الحق على الباطل ويكذب به يرميه على الباطل حتى ايش يدعي على الباطل ويرد الباطل أو يجذف بالحق يعني يحط الحق في ايش في قلوب الرسل فذي بيرمي بالحق لأنه يدفث يعني كأنه يطرح ولا يرمي فذي بيرمي بالحق قال لله دي جيب الحق إلى, إلى, إلى قلوب الأنبياء ويزدع بهاش الباطل علام الغيوب العالم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خفية قل جاء الحق وما يزدئ الباطل وما يعيد أخبرهم بأن الحق خلاص بأن جاء الحق ما عد به إيه والباطل منتهي كل جاء الحقه يعني يعرفوا أن الباطل قد انتهى وأن الله قد أراد بقى إيش أراد أن يبقى الحق وأن ينتصر الحق فقال ايش كل جاء الحقه وما يبدئ الباطل وما يعد والباطل انتهى كلهم جاء الحق والباطل انتهى ما عدا الباطل ما هو فعل شيء ولا هم عد شيء لا هم يمكن يفعل فعل أي شيء ولا يمكن يعيد شيء كده انتهى فالباطل يعني جاء انتهى والحق قد جاء فقد يعيش انتصر هذا يبين لهم ان الحق من الله قد اراد ظهور الحق وان الحق بعد ينفصل وان الباطل كدهاش انتهى قل جاء الحق وما, وما يبدئ الباطل وما يعيد الباطل انتهى ما عده يبدي ولا يبدي ولا يعيد مثل الحين قل جاء الحق وزهق الباطل قل إن ضللت فإنما أظل على نفسي يعني انا ابن أدعوكم فإذا أنا ظال فما عليكم أنتم يعني أنهم حاربوه حاربوه مش تيمنعوه من هذا الدعوة كان هاي إذا, أنا إذا ظلت وخرجت فالظلال عليها ما عليكم شيء إن ظلت فإنما أضل على نفسي ما عليكم شيء وإن اتدت فهم من الله يعني فأنتم يعني وش با يلحقكم اي اي اي اي اي حاربوا الدعوة ما سكتوا منها وقت فقال ليش بتحاربوا هذه الدعوة ليش تحاربوا هذه الدعوة اذا انا كنت غالب وظال ومخطئ فانا اللي بيتحمق ما عليكم شيء وان جاء على حد في بتوفيق من الله ما هو ايش وفش بايجي عليكم يعني فهو المطأ المفروض ان هو المطلوب اذا ان فانما اظلوا على نفسي وان اختديت يقولهم إذا وإذا جاء نهتدف فالواقف فلا بشيء من الله فإن اهتديت فبما يحي إلي, فبما يحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فذعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب يعني كأن الله بيقول يخاطب نبيه أو بيخاطب أي واحد يسمع يستحق أو يمكن أن يسمع الخطاب يقول لو ترى حالة لا كيف برجاء يسبحوا إذ فذعوا وقت يوم القيامة حين الجاي يجي فيهم رعب ما أشد منه إذ فضعوا, فضعوا والرعب هذا ما هو من جيههم لو فعلوا ما فعلوا وأخذوا إذ فضعوا فلا فوتاء جاء يوم البيانة والله با ينتقم منهم وقال فلا يمكن أن أحد يهرب عندما يخافوا من العذاب الشديد ما يمكن أن يهرب فلا فوتاء كل من عثى الله ما عد ممكن إيش يوم مه... ما لها إيش من محيص ما لها مهرب ولا من ولا من جاء ولو ترى إذ إيش إذ فزعوا يعني خافوا ورعبوا إذ فزعوا فلا فوتا ما عد بيش يفوت ما عد ممكن يفرضوا أحد منهم نهائيا ولا ينجأ منهم أحد وأخذوا من مكان قريب وبأيأخذوا من الله من مكان قريب يعني ما يمكن يعني بأسرع وقت ما إيش ما يمكن هنا الهرب ولا بأيحتاجهم لا حاجة. يعني إن الله متمكن من أخذهم ولا بأي بأ مانع له حين قالوا أخذوا مكان قريب يعني في الحجم هنا يهبلا بأقولوا كذلك يعني ما تعتقدوا إن إذا جاءوا إيه إذا رجعوا يوم القيامة إنكم برجعوا تهربوا ورجعوا يقعدوا أولاً منتوا فايتين ما أحد فايت إنهائياً ثانياً ما أحد قهارب ورجعوا يلاحقوه بأيقل الله بأيأخذهم بسرعة من مكان قريب يعني ويتمكن من أخذهم بسرعة ولا اي وتمكن ولا يجد أي شيء من عمل ذلك واخذو من مكان قريب اذا من مكان قريب في من اخذهم والسرعة ولا اي ولا احد يرد ولا احد حتى ياخر في ذلك وقالوا امننا به ورجع يقولوا هل قال لكم الائمه امننا به امننا بالرسول ولا امننا بهذا بما جاء به الرسول لكن مش عباين ضحهم لو تراهم هل يرجعوا يفزعوا يجي في مر خوف شديد ويرجع ياخذ من الله ويرجع يقولوا وقت الفزع الشديد هذا آمننا به وانالهم التناوش التناوش يعني التناول تناول هذا الامر انالهم يعني ان يجبر لهم الايمان يتناولوا هذا الامر ويجبر لهم انالهم التناوش يعني ما يعني بعيد. يمكن ان ان ايش ان يحصل لهم الايمان ما عاد ممكن الايمان يوم في الايام القيامه مثل يعني لا ينفعهم ولا يسوي إليهم شيء ما عدهم يجي إليهم وأن أن لهم التناوج من مكان بعيد لأنهم يشكين إنه قد أصبح شيء بعيد إليهم إنهم يتناولوا هذا الدين أو إنهم يعيش يدخلوا في هذا الدين لأنهم كعدنا فيقول من مكان بعيد لأنه يعبروا عن قرب المكان عن تمكن وبعد المكان عن إيه؟ عن الاستحارة أو عدم التمكن مثل ما قال أخذوا من مكان قريب فهما بلا مسألة تعبير عن انه متمكن من اخذين ما بشي ايش مانعهم ورجع قالوهم التناول من مكان بعيد يعني من بعيد من المكان هذه قد فيه يعني في ما عاد يمكن يحصلوا عليه ان الحين يكون في يعني مسافات بعيده وهم اذا اشتروا ما عاد جهد فقال ان لهم التناول من مكان بعيد يعني ما عاد يمكن بده بعيد من هذا الهدف أو من هذا الغرض ما عاد يمكن يحصلوا عليه اذا الإيمان ما عاد هنافع ما بالله كان ما يمكن لو كان امنوا واصحوا في السمعاد في الدنيا ذي دار التكليم ودار الامتحان وقد كفروا قال وقالوا امننا به وان لنا هم تناف في مكان بعيد وقد كفروا به من قبل تكفروا به من قبل وقت اللي كان بعيد مره هذيك كان مش قريب من من, من التناوش يعني كانوا بايثمروا يتناولوا هذا الدين بسفر في الدنيا بايثمروا منه بالصلاه ومتمكنين ورا ذي الشيء منهم لكن ما رضيهم ما للحين ما عاد ينفع وقد كفروا به من قبل ويقولون عليهم ما كفروا به ذي كبير يرموه بالاشياء ويلفقوا لها الاكاذيب ويساموا باشياء ما هم حتى مقتنعين بها ردود ردودهم جواباتهم يقولون ساحر ادري ايش ومجنون ما هم مقتنعين بهذا غنم تخيل انهم مجنون ويجيب كلام ما حد طبيعي يتكلم يقذفون بالغيب يعني بيرجبون الكلام ما هم حتى مقتنعين به وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم ويقذفون بالغيب يقذفون يعني كأنه يعني ما بيصيب الحين ترمي الحاجة وانت بعيد عنها ما بيستطيع تصيب الهدف فهم بيردوا على النبي قال كانوا بيحاولوا قذبه يعني ولا بيستطيعوا ما بيستطيعوا رد كلامه ولا بيستطيعوا ابطاله بجون بعيدين ما هم متمكنين من ذلك وقالنا احنا نقول بالغيب يعني باشياء ما هي ما هي واضحة ولا هي مفهومه ولا معقوله يعني هن ذا من الاشياء العجب ما هن اشياء اشياء بتنعين بها ولا ما ادرو لا يحاولوا انهم يعني يحاربوا الحق في حتى بشكل غير طبيعي وحيل بينهم وما بين وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب قالوا حيل بينهم يعني أهل وبين ما يشتهون يعني من الحصول على يعني من ما يرغبون فيه رجاء ما يتمكنوا منه قال كما فعل بأشياءهم من قبل بأشياء أشباههم من قبل كما أنزل الله العذاب أو كما حطل الموت أو كذا خلاص ما استطاعوا أن يحصلوا على ما أرادوا ولا يفعلوه قال إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم